بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل الكتاب وذكاء الألباب وأودعه من البدائل العجب العجاب وجعله حالياً بالأحرف السبعة وكمال الشرعة الخطاب وصانه من شين اللحن المحوى ما وباقية المسيدات الأحقام ووعد بكشف ما يشهد في كل باب لله على لأولي وجعله كل على لحقيته كل من من من المجيد سنرههم عبد وأودعه ووعد يشهد بصداق ونصبه لقوله شين يشتنى آية بكشف وفس وطرؤ آياتنا في الآفاق و ف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي ي يتبين شيء شهيد أنه أولم أنه لهم حتى الحق على بربك كل و ص ل ا ة رب وسلامه على من تلقى الوحي من ربه ق ر آ ن ا وتنزل بين يده فرقانا وسطر ب إ ذ ن ه كتابا وديوانا وبني صرحه تحت امرته و إ ص ر ا ف ه فجاء سامقا بنيانا تستوى على سوقه وسعيدة على اللهم د ن بأنوار ي ا ا شروقه ل صل على سيدنا محمد في ا ل أ و ل ي ن وصلى على سيدنا محمد في ا ل آ خ ر ي ن وصلى عليه في الملايين الاعلى الى يوم الدين ص ل ا ة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد فقد توعدنا وما بالعهج من قزم على أ ن نخصص ه الله ا شاء إن محورا ثالثا يتناول أ ح د تجليات الكتاب وعنوناه بمحور مرسوم القران آ ن مرسوم ل ق ر آ أ ورسوم م مصحفه وذلك حتى إ ن شاء الله تتكامل التجليات ق د مضى معنا تجلي التنزيل وحيا وتجليه ق ر آ ن مسموعا ل ل أ س ن مقروء ب ا ل أ ل س ن ة وفيه علوم ثم ا ل آ ن إ ن شاء الله معه مكتوب في المصاحف لننتقل بعدها إ ل ى صور أ خ ر ى من تجليات أ ع م ق للكتاب وفي هذا المحور إن ش الذي ء ا ل ه يهمنا من ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى فوق الفرع ا ل أ و ل ما معنى علم المرسوم علم اسمه علم رسم المصاحف أ ص ل ا أول الفروع. اول ل ف ر ع أ و الفروع علم رسم المصاحف أ ص ل ا وتكمله و ث ا ن ي ة مصادر الاثنين أ ي الاصل والتتمه ة و ت ت ا ل ا علم تعليل أ و تعاليل المرسوم ثم حكمه بناء على المذهبين المشتهرين في التوقيف و ا ل ا س ت ل ح و خ ا م ش ه ا بعض ما يتصل بالموضوعات تبعا النبي بأدب يكتبون عليه يحضر ما وتمتيلها نقدم لما والختم الله الذين المصاحف يتصل ذي يكون يفترض يكون وقد وقد نؤخر تبعاً لما النبي الله النبي الله بأدب أن والذين يتعاملون مع المصحف وبين ا يتعاملون المصحف ل ذ ي ن مع و يدي هذا المحور أ ذ ك ر ب ق ض ي ة المصاحف ا ل ع ث م ا ن ي ة و ا ل ذ ي سبقت قصتها مع الجمع الجمع ا ل ك ت ا ب ا ل أ و ل والثاني والثالث ب م ن ا س ب ة نظم المتلو لتحقيق أنه ج القران ب ف اذا ل كتب في العهد العثماني كاخر جمع بعد الجمعين متقدمين وقد عرفنا الفروق بين الجمع ا ل أ خ ي ر و ب ق ي ة الجمع كتب بقلم من بقلم ص ح ا ح ب ه ك ر ا م مجمع على جلالتهم ونزاهته ومهارته فيما اسند اليه و إ ن يكن من جمع أ ك ب ر في ت ا ر ي خ ما أ ج م ع عليه ف إ ن ه واحد فقد ذكر النبي في السقيلة س في ر ح ا ل ع ق ي ل ة أ ن ه حضر الجمعه ذ اثنا إ عشر أ ل ف صحابي وكانت أ ب و ا ب المسجد النبوي م ت ر ع ة لحضور ق ض ي ة ا ل ج م ع حرفا بحرف و آ ي ه ب آ ي ة و ا ل ل ج ن ة ا ل ت ل ا ت ي ة أ و ق ل ا ل ر ب ا ع ي ة ب ر ئ ا س ة زيد و ا ق ف ة تمارس عملها والكل يتضافر من أ ج ل إ ن ج ا ز المشروع الكبير نعم كتب باقلام ص ح ا ب ة كرام ب إ ذ ن خ ل ي ف ة الراشد ل أ م ر هو غ ا ي ة الرشد وهو حسم الخلاف في ق ض ي ة الكتاب بعد أ ن أ د ت ر خ ص ة التوسع في قراءته على اللغات إ ل ى ما يشبه أ ن يكون نقضا ل ل أ ص ل فكان الجمع على ما عليه من مقاصد د أريد قد واحد د أن يكتب ليحسم الخلاف الذي قد يتشعب وليكتب ي منه بنص ذلك ت الخلاف لا ع و أ ن تكون ا ل ك ت ا ب ة على نحو محتمل لما يمكن أ ن يكون م ق ر و ا به من ا ل أ و ج ه ا ل أ خ ر ى بالروايات التي تلقى الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا ق ض ي ة ا ل زيد و أ ن ه من كتاب الوحي والذين جمعوا ا ل ق ر آ ن صدرا في عهد النبي وتلقوا بعد ا ل ع ر ض ة ا ل أ خ ي ر ة أي بعد آخر رمضانات التي ه عاشها صلى الله عليه الله صلى وكان س استيطاق ل آله لتمام الوحي م مرتين عن وعرض فيها وجريف و المسلمون من ش أ ن ه م ا ل أ ص و ل ي في مواطن الخلاف في انهم ل ل م ش ا أ إ ذ ا اختلفت عليهم أ م و ر رجعوا إ ل ى ا ل أ خ ي ر المستقر من أ م ر النبي ق ر ا ء ة وفعلا وقولا ه فكان هذا إذن فعلا هذا الأشياء التي إذن من نظر فيها إلى الجمع رئيس ونظر فيها إ ل ى كتبه المصاحف انهم كانوا ماهر بالقلم على ق ل ة ا ل ك ت ا ب ة في العرب و م س أ ل ة قلم ا ل ك ت ا ب ة لابد من و ق ي ف ة ق ص ي ر ة عنده ل أ ن هناك من تكون له ل غ ة ويكون له قلم مختلف عن لغتي مثلا في اليهوديه العبرانيه لغتها ا ل ع ب ر ا ن ي ة وقلمها السرياني وهناك أ ج ي ا ء قد تكون اللغه فيها م خ ا ل ف ة ل أ ص ل القلم ف ي س ت ع ا ر من أ ص و ل أ خ ر ى ك ت ا ب ي ة ا ل أ م ر ب ا ل ن س ب ة ل غ ة العرب مختلف قلم كتابتها من نفس لغتها و إ ذ ا بحثتم في اصول الخط وتاريخه تجدون أ ن العرب أ خ ذ و ا الخط عن أهل اهل ل أ ب ا ر و ا ل أ ن ب ا ر أ خ ذ و ه ا عن أ ه ل ا ل ح ي ر ة بجنوب العرق ا ل ق ر ي ب ا ل م ل ق و ف ه وهؤلاء ا ل ح ي ر ة أ خ ذ و ا من ا ل أ ن ب ا ر البغداديين وكان ملوك العرب و ش ع ر ا ء ه م القدامى كانت لهم هذه محطات, محطات يعني وعراسهم وغنائياتهم و أ ص و ل ازهارهم في هذه المناصع فقلم ا ل ك ت ا ب ة قلم كوفي الشعبيري هي من قبيل المرسل سئل المهاجرون من أين الكتابة قالوا من أهل الحيرة قالوا الحيرة قال من أهل الأنبار قبيل سئل تعلمتهم أهل أهل وصحيحون هي أين من من من من ف ج ا ء ا ل خ ط ه ذ ا خ ه ح ط كوفي ينفل ي ا أ ص ا ل ه تبوبه لنلحطن كوفي القديم م ن ا ش تقت بقيت ا ل خ ط و ط ك ه ت م ن ا ل م ق ل ا ة و ه ت م ن ا ل ب و ا ب و ا لتستقر ي ا على ر ؤ ا ل كتاب و ا و ض ع ت مشاكل ه كما هو م ع رفيع و ف ا ل خ ط إ ذ ن ك ت ب ت المصاحف وجما أ ع ل ص ح ا ب ة علي ه ا و ت م د ذ ت في استقاقي ش أ و ل علمين و أ ق ز م ه ب ا ل ق ر آ ن وهو علم الرسم نشوءا وثانيه ظ ه و وهو انه سيشتق من هذا علم الرسم معيار ما سمي ب ا ل أ ص ل في ت ب و ت ق ر آ ن ي ة الحرف هو معيار التلاتي وكان للرسم احتمالا يحوي وصحائي سند النور ة ا ي ة التي وضعت لا لتكون ابتداء ا ل ت ش د ي د و ت ص ح ي ح ولكن ل إ ظ ه ا ر ما كان ماضيا مستقرا ك م تقول وكانت منتشرة فلفت حتى ليت قرأنا بنافع لأن نفعه الذي جاء بالقراءة وقال الأقطار ولأنه وسنده وهؤلاء كانوا مثلا لأن الذي السبعة لا لأنه لا لهؤلاء بهم من هنا لا لهؤلاء كانوا في وكانت أساندهم بنافع جاء أسندها هذا جاء هنا السبعة الناس نحن نفعه سبعة في احتل تضيع بن شعب الى اصول هؤلاء و أ ق ا م ه م على ذلك و ظ ه ر ا ل طبقه تسمى برسام المصاحف مبكرا ومن أجلهم وصير لإمام مرسوم لإماماً وأسانيد الداني المقنع المصاحف تنتهي في الفصل في موارد من الخلاف من ولو إليه الخلاف الكتاب الله تنتهي في في في الوقت شاء طال ظهر الطبقة من الحف... من العلماء من م وكانوا رصام المصحي و ل ه م ق ر ء ل أ ه م ا خ ت ص كما ياخذون و كانوا يفعلون ا هذا ماذا في كيف مثل كانوا أ من المصاحف ي مواضع الخلاف فيرسموها ف ب د أ تصوير صور الحروف كما هي في مصاحف ا ل أ م ص ا ر في م وكان ا الخلاف ض ع و كل قارئ من القراء يحمل تلميذه أ ن ي أ خ ذ عنه من صور مرسوم المصاحف ما ت ب ت نقله المصاحف عن المصاحف الاصول ر باتكم الغاز على بن قيس ا ح ه جاي السنة المقرع نافع ي التي ر الأحرف الارتباط نقلها عن مصحف المدينة ولماذا فتقول لي الرسم لأنه عن مصحف بالقراءة مطلع الرسم على ا ل أ ص و ل في ا ل ق ر ا ء ة يجد فيها باب اسمه باب الوقف على مرسوم المصاحف وفيه يقول الشاطبي وكوفيهم المازيني ونافع عنوا باتباع الرسم في وقف ل ا ب ت ن ى ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أ ن يفصله وكان يقصد ا ل إ م ا م قصدا بالوقف الاختباري وقصها يوقف ترمده إما تعرفا أن منه أ و تعريفا له ل إ ذ ا كان يجهله و م س م ن ا ه بالتعريفي و ا ل إ خ ب ا ر ي معا وقسمي ا ا ا وما ل خ ت ب ر الاختبار كيف يقف على هذه ا ل ك ل م ة ليقف به على مرسوم المصاحف خصوصا عند ا ل آ ئ م ه الذين كانوا يرون و ق ف على م ا ر س م ه عليه مصاحف ا ل ا ص ا ر اذا جانب من الرسم سيصبح اصلا من أ ص و ل ا ل أ د ا ء في الوقف طبقه من العلم س ي ت خ ص ص و ن في علم نصوص المصاعب هذا العلم نفسه سيعتمد في الفصل في ق ض ي ة معياريه ة معيارية القراءة القراءة الجماعة الدبوت توافق و تعيير ي م ش ذ ه ا إذن بعد هذا نجد في ص و ل ا ت من ب ع د الذين ن ص ف و ا وأفردوا علم الرسم أ ص و ل ا وكوامل وتتمات لتعني بها النقد والضبط والشكل بما لا يدع مجالا للشك ب د ق ة ما قاموا به والاحتياط الكامل لنص القران أ و الكريم ئ من ف في س م قلنا س هذا ا التانية للإجراء ت في قريب وتسين حدود وتسعة مئة مئة للإجراء جدا وكتاب الهجاء ل م ع ا د الجوهني ا وكتاب أ ح م د بن عمار أهل في هجاء مصاحف ا ل أ م ص ا ر ثم وصل العهد إ ل ى القرن الرابع فجاء ا ل إ م ا م الثاني فكتب كتابه ا ل ف د المقنع في مرسوم مصاحف ا ل أ م ص ا ر ثم ت أ خ ر ت ل م ي د من ب ع د ه سليمان بن نجاح فكتب كتابه التنزيل للمصحفين ب ح س م ج ل د ا ت وذلك لما ردع كتاب المصاحف أن كمصابعين ت ب و ا ا ل ح ف ك م ط ا اليوم القطرة لي... لي... لينصوروها في القطر المفتوح فكان لا بد أ ن يقتدوا ب... بكتاب يصور لهم ا ل ح ر و ف و ا ح د ة و ا ح د ة فهذا أ و ل من نشر ا ل م ر س و م ة على عدد الصور بحسب الصور يعني تجد أ ي خلاف في ح ر ف وفي كتبته في صورته تريد ا ل ف ا ت ح ة ت ر س م ه تجد ا ل أ ح ر ف ه ن ا كما ك صورت في المصحفين ا ل ثم د و ا ل ا ل ذ ي ن كتبوا من ب ع د إ ل ى ج ا إمام ل شاصي رحمه الله تلميذ ا ل داني ب ا ل و ا س ط ة ف ك ت ب ع ق ي ل ة أ ت ر ا ب ا ل ق ص ا ئ د ن ظ م ا ثم ش ر ح ت بعشرات ا ل ش ر بدءا بتلميديه بابن بل بانتهاءا بالقاضي وانتهاءا الفتح اختصر السخاوي القاسح الذي القاسح شرحي عبد ظهر في المغرب الذين لخصوا من مصادر س ت ة أ ص و ل الرسم كسيدي الشريجي رحمه الله الخراج صاحب موريد ا ل ض م ا ء في مرسوم ا ل ق ر ن بين وبين والذي المرسومي وشرع بسروع التكميلة فيه جمع مهمة كثيرة نقطة و أ ف ر د جانب النقص فيه بمؤلف مهم جدا لا ن ظ ر له في بابي وكتاب ا ل ت ر ا ز ل إ ا م ا م التنسي ا ل ت ر ا ز على ضبط الخراز واستمر في كل قطر أ ل و ا ن من النظوم يقتدي بها كتبه المصاحف في ا ل أ ل و ا ح والطلم والقراء فكنا نحن ن أ خ ذ بكتاب التوصير للامام الدرعي وكتاب ا ل ت ح ف ة وكان الموريطانيون ي أ خ ذ و ن بما نظم في الباب خصوصا ما كتبه ليعقوبي من ت ح ف ة الفتيان وما كتبه محمد العاقل من كشف الرين المصحفي ذي النورين وكان أ و ل ئ ء ينحون في ه ذ ه اللون من ل و ا ن ر س م الضبط الوجه الذي ي ق ر أ و ب ي ح ت ل يشوش على ا ل ط ل ب ة ل أ ن في ر س م خلاف عالي وفيه الخلاف عالي الوجه معناها المرسوم على الوجه الواحد حتى لا يصعب على المتعلمه م لانه ماذا ل تعرف أ ن ت عن ا ل م ت ن ى في ا ل ق ر آ ن تعرف ا ل م ت ن ى أ ن ه محذوف و ت ش ت ت ن ى كلمه تكذبان هكذا ل أ ن ق ر ن ا على وجه ف أ ل ف ا ل م ت ن ى حشوا أ ي وسطا قد حذف سوى تكذبان بالتبت عري في ص و ر ة الرحم ت ش ت ت ن ى ف ت ش ب ت فقط من ا ل م ت ن ى حشوا لكن في ا ل أ ص و ل نجد أ ن فيها خلاف في ا ل أ ص ل أن بعض اجبت ف ا ح ذ ف ت ف ز و ز اهل العلم الحذف و ا ل إ ت ب ا ت فيه ما, ما تطلع ت ا ن ي تصبح عندك لون من الوان الاختيار أ ك ت ر ولكن م ض ب و ط ة أ ي ض ا ب د و ا ب ة علم الرسم هذا الذي فيه المصادر على هذا النحو فيه أ ص ل وتكميله ل ه د و ا م ه الحجيه علم الرسم علم ي ب ح ث ويعنى بصور كلمات ا ل ق ر آ ن على ما هي به في المصاحف ا ل أ و ل ى التي ذ و ن ت باقلام ا ل ص ح ا ب ة يعنى بهذا التصوير م ح د و ف ة م ب د ل ة ن ا ق ص ة شائده م ف ص و ل ة موصوله م ر س و م ة على صور من الاحتمال وبهذا ندرك أ ن علم الرسم يعني جانبي المطابق والمخالف ولذلك أ نقول ا أ ل ط ل ب ة ا ل ل م حين يصلون الى هذا الفن انتبهوا إ ل ى أ ن المراد برسم المصحفي حين نطلقه رسم المصحف الخاص الذي خرج في رسمه به عن سنن القياس الاملائي لا ك ا ن و ا أ س اسانيد ن د القراء أ الرسام تنتهي إ ل ى ر ؤ ي ة أ و ر و ا ي ة عن راء إ م ا في ا ل أ ص و ل ا ل أ و ل ى ف إ ن لم توجد فالعتق م ص ح ف ا ل ا ل م ن ت س خ ة بشرطها ل ل م ص ح ف ا عن ت ق وذلك بحثوا ا في أ مصاحف ح وكذا أو انتسخ عن م ص بشرطه في ك ذ ا وكذا هذه ع ل ى ا ل ل مثل القرن الرابع أ ق إذا كان و ا ل ت ا ي م اذن الأصحاب ترافق الكتاب مع القرآن إلى أول ونقل قلت لكم أن رأوه هو تنتهي وقد من عنه ن كيف مع م ا ط ل مثلا ا وكان ق ت ه نافع سيصبح خاص المصحف يعني ي ما رسم في المصحف ي مما جاء على خلاف القياس ا ل إ م ل ا ئ ي أ ي من غير التراث أ و ما ا س ت ث ن ي ة من اضطراد المرسوم ا ل إ م ل ا ئ ي القياسي وهذا هو الذي يعنيه مثلا مثل, مثل ا بن د ر س ت و ي ه في كتابه في الخط حين قال خطان لا ينقاسان وذكر من ذلك خط المصحف وخط العروض لم ا لا ينقاسان س ن يعني لا ق ل ل ي ا موضوع、الرسم. إذن فهو يعني خاص المصحفي ل أ ن عامه موافق لقواعد ا ل إ م ل ا ء وهو ا ل أ ك ث ر و ا ل أ غ ل ب وقول ا بن ذرو السوي رحمه الله من أ ج ل علماء ا ل ل غ ة حيث قارنه برسم العروض أ و بخط العروض لينبه الى أ ن م س أ ل ة الخروج عن السنن لها غرض وظيفي مش مسألة القصور العرود في ا ل أ د ا ء وفي حزقه والجهل بالتوارث ابيتا وله له مع... له له معنى وظيفي ل أ ن ما الذي جعل الذين يخطون البيت من تعرف وزنه على نحو يخالف القياس يعني فيرسمون ت ن و ي ن نونا ويرسمون ا ل أ ل ف ا ل م ر ج ل ة ك ا م ل ة ولا يكتبون ألف الالف د ر ج ت ي ي الدرج ل أ ن ه ا لا مقابله لها في ا ل ب ي ز ا ن واحيانا يصير لهم ان يصلوا كل ذلك على حسب التفاعل لماذا؟ لانهم م ذ ا ل أ لا يعرفون ك ي ف لا ل أ ن ا ل تقطيع الميزان ت ق ط يقتضي ع التفاعل ي يدلون من ون الوان خ ط ي ف ه م أن ل الكلمات لأمر مقتضى ذلك لذلك قال العلمي خ خرج وخروج خرج ر سور و ج فيما فيه ما م اقتضى بعض كلم الخط ق ر ر آ ن في ا ل عن سنن اخواتها ونظائره أ ونظائرها إ ن م ا كان لموجب وذكروا من الموجبات أ و ل ا الدلاله على ذات الحرف والتنبيه على أ ص ل ه و ا ل إ ر ش ا د إ ل ى فرعه ورفع اللبس حين يكون هناك لبس و ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى احتمال قراءته هذه هذي البعض هذه أ س ا س ي ا ت ا ل ه م ز لم تكن له ص و ر ة في مرسوم المصاحف لم يخترع بعد ل أ ن ه إ ن م ا اكتشفه الخليل بن احمد الفراعنه مع حركه الشكل و إ ذ ا م ا كان يصور بما ي ق و ل إ ل ي ه أ و يقرب منه أ و لا تجعل له صوره كما إ ذ ا كان قبله ش ا ك ن ومن أ خ ذ ت مقاييس ه رسم ا ل ه م ز في ا ل م ل ا ء القياس نجد أ ن ه كان يصور بما ي ق و ل و عليه أ و ي س ه ل به كالواو و ا ل أ ل ف والياء ح ي ا ن ا فمثلا كيف كتبت أ ا ن ب ئ ك م بخير من ذلك رسمتك رأس الحرف همزة مين منبئة جاءت ذات ألف أصل الواو على على كاف واو نون بأ نون باء هنا باء هذه الواو جاءت ما ذات هو الهمزة لانه ه لا يوجد لها ص و ر ة فجاءت م ن ب ه ة على ذات الهمز وعلى شكلها الذي هو الدم ا ز همزة ة كل القرآن الأول بألف فألف شيء في يرصم في انتبعته طبعا نرصم بأول الأولية يصور صورة إ ذ ا التنبيه على ذات الحرف بما ت ق و ل و لي كما في الهمس قد يكون هذا من أ ه د اهداف ف من أ ه الرسم لؤلؤ رسمت يعني لؤلؤ هكذا رسمت فهذه الوواس بدات يعني هذه منبهه على أ ص ل الحرف الذي هو الهمس إ ن ه سرور لو كان لو كان لدي استصحاب لما كان عليه ا ل أ ص ل في الرسم و إ ل ا لو كان لها حرف كما للام حرف ف إ ن ه سيضع و الحرف الذي يغيرونك بدون ح ا ج ة إ ل ا بدله ف ا لم ن يكن و الرسام ا ل ذ ي ق ه م م ا ر س ه م وضعوا أ ص و ل ما يساهل ه ل و وذي ما تشوفوا أيضا وتنظرونها ل ه في به في فيه الصنة المسائلة على حمزة على مثل هذه الكلمة تنبيه مرسومها أصل الحرف قد يكون ا ل أ ل ف أ ص ل ه و وقد ت ك و ن أ ص ل ه ي فتجد الرسم منبها على ا ل أ ص ل ي ن فتكتب موسى تقرأ ألف غيب الان ما تعرفه من و س ى ل ك الاملاء موسى حسب التمثيل ألفا موسى لكن رسميا إشارة إلى أنه ألف تأنيت ملحق ل فعل ت أ ن ي وهذه ألف الثانية ومثله ل القول الله ح احتعى ق ت ه ا يسمع جميع كبرى فيكونك وصغرى و بأن م في ا ل أ ل ف ا ت ا ل م ن ق ل ب ة عن الياء المرسومه هي يغشاها ي في ادبه الياء هناك اذا ا لم ص ح ف ي ة لم تضع لم تضف ا ل أ ل ف ا ت والشكلات فارسمتها إ ص ا ل ة إ ل ى أ ص ل ه الياء الدلاله على فرعه م ا د ا ن ا بالفرح ا ل ح ر ك ة تجد ي به الرسم أ و ل ئ ك هذا الواو لا يقرا أ إ ج م ا ع زائد و إ ن م ا هو صوره لضمه ا ل ه م ز ة في أ و في ذ ل ك لا ي ج و أ ن ت ق ر أ ه أ و ل ئ ك أ و لا تشبع الطمانه ابدا نبه, نبه بالرسم على ف ر ع الهمزه ة التي و ح رفع ك ت ه ا ر اللبس كثير ما تجد تكون ج د ت الكلمات م ل ب س ة في صوتها تقول على و أ ن ت تعني الحرف وتكون على و أ ن ت تعني الفعل من العلو ي فجاء الراسم فتجد انه أ ط ر د على ا ل ح ر ف ي ة فجعل ألفها ي ا ف ت ص و ي ر وعلى ا ل ف ع ل ي ة فجعل أ ل ف ه ا طويله فرقاً يقولون في هذا فعل ر ق يقولون ا هذا في ف هذا فرقا بين الحرف والفعل وبالفرق يرتفع اللمس ما على إحدى القراءتين ليحتمل الأخرى ليحتمل الثانية الحمزة يقرأ افتمرونه على ما ي ر ي أ افتمرونه كيف رسمت رسمت م ح د و ف ة م ي م تا ء ر ا ميم تا را ميم را فا ء تا ء م ي م جرا ر لماذا فاصبح ل ق ر ا ء ة ح م ز ة م ط ا ب ق ة للمرسوم ا ل أ و ل وقراءه غيره تحتمل وهم الأكثر تحتملها تقديرا وقد كتب لهذا الخط ر على, على, على, على كان عند العرب متقدما وان هؤلاء بلغوا القمته على قلتهم الا انه كان قليلا احنا عندنا الان آ ن نحن قد تجد في قطر ا ل أ م ي ة ا ل ك ت ا ب ي ة ك ث ي ر ة أمية الحرف ولكن تجد الذين يكتبون تجد قد فيهم واحد يعتبر خ ط ا ط في العالم يعني فنان في الخط إ ذ ن ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ر ي ض ة لا تشاهد للتدني النوعي أ ب د ا ً هذه الله مقاسه ج م ل ي ة ق ا ص ر ة في التعريف والاستقرار ولذلك يعجبني البحث الذي قام به ا ل أ س ت ا ذ ناصر الاسد في مصادر الشعر العربي كتاب ضخم في أ ز ي د من سبعمائه عند صفحه إلى غاية من الرسمي غاية لا يمكن أحد أن يجي ي من أن أحد ف ق وله إن ذ المهمات كان ا من ص ن وكانت ا ع ت خ الخط ل العرب فلا ل ف عن يعيب ومن ن أحد أ ن ه و ا إلى ما ع ل م و ا ك م اخرى قد نبنه ل غلص أول خلده لسهذا ل د ه نبنه نبنه أن تخصصه تخصصه ا ا ت ي خ خ وهي وله من العمران إلمامات بعلم ر أ في المشترك لكنه لم يصل ليكون لي عاليم مؤلماء الرسمي ولا أولماء القراراتي من يكون ح ا سالوه م ر على الذكر على الاختصاص فهذا فيه ت أ س ي س ل ق ض ي ة الحسم من حيث ينبغي الحسم وبمن يكون به الحسم هذا يدفعنا إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى وهي م س أ ل ة ع ل ا ق ة الرسم بالخط وهي من الفروع التي الخط يعني الكتابه ا ل إ م ل ا ئ ي ه القياسيه ة ل كان هل كان العرب يكتبون ك ت ا ب ة أ خ ر ى غير هذه التي كتب بها كتاب المصاحف هذا و ت ق ل ص التشعيب واجعل الرسم يكون على المحتمل واجعل النص الواحد من دون إ ض ا ف ة لا في الهامشه ولا فوق حتى أ ن ت في التركيب والاشتباه الخط سوقنا بسبقه وبهذا يكون ما خرج فيه على هذا ا ل أ س ا س يعني استثناء من قياش سابق و إ م ا ان يكون ق ا ع د ة من بعد على مدابر غانم قدوه وغيره وعليه و ع ل يكون ه ي هذا جاء ا ل إ م ل ا ء فطرد ا م ض م ط ر د ب ا ل أ غ ل ب ي ة وجعل هذه المواطن المفرده التي لم, لم تجري على سنن نظائرها خارجه عن هذه السنن وتركت عليلها لامر اللغه الخط عندنا هو تصوير أ س م اللفظ ء أو أ ف ا ا ظ ح ر و تصوير تصوير بأحرفها ف ا ل ل بحرفه على ص و ر ة من التطابق لكن بتقدير الابتداء به والوقف عليه ل أ ن ه دائما ا ل ق ا ع د ة في الخط القياسي أ ن كل ك ل م ة لها وجود مستقل فلابد وتقفها بها تبدأ من أن تبدأ بها وتقف متى ث نقول لك ما قياس ك ت ا ب ة فاطمه ة ان سيدي أ تقف عليهم ف ا ط م ة سمعت إ ذ ا انت ترسمها انت قياس وقف فمن رسمها ف ا ط م ة ه و لا يقف ب ا ل ت ا نقول هذا خرجت تبعا ضابط القياس ل أ ن ه بتقدير الوقف و ا ل ق ف عليه انما هو بلا ب تكتب الله فلا تكتبه باسم الله مثلا تكتب الله من باسم الله فينبغي أ ن تجردها من زوائدها وتنطق بها كما هي مبتدا داخل عليها ألف الوصل وتقول ا الله فاكتبوا ا ل ه م ز ة ا ل د ا خ ل ة عليها او ق ل ه ا في الكلمات التي ا ل ه م ز ة فيها ز ا ئ د أ ص ل ا اعملوا آ ل داود همزه وصل ما تبدأ بالهمزة اللي ما وعملوا لا من أسمعها من الابتداء تبدأ بتقدير تكتب وتبدأ لا تقول هذه و اعملوا على أساس ان الو كلمة و اعملوا كلمة بتقدير الابتداء على ع كلمة كلمة ل و أن بتقدير ي هذا والوقف, والوقف عليه ه الخط كان بابا من النحو عندنا معروف تجده في كافيتين ك ا ف ي ة من الحاجب في النحو و ك ا ف ي ة ابن مالك اللي هي ا ل أ ص ل ا ل خ ل ا ص ة و ا ل ا ل ف ي ة باب خاص باب الخط ولا تجده في ا ل خ ل ا ص ة ل أ ن ه هذا من المباحث م ف ص ل ه تجده في أ ل ف ي ة الزواوي الدره تجد الذين ك ت ب و ا في ا ل ل غ ة أ د ر ج و ا هذه المباحات الخط اصلا إنه الإملاء الى النصير في مرسوم الكتاب وهو يعني أو في رسمه الكتاب و و يعني أن القياسي ك ت ا ب رسمه م على خلاف الرسام الذي هم كتاب المصاحف فاصبح كتبه المصاحف يسمون ه بالرسام و ك ت ب ت يسمون ه بالكتاب يقالوا هذا املاء الكتاب الرصام المصاحف الخط وخط أو مرسوم الخطة الخطة هذا حين نريد العلم الرسم لا بد من أ ن ندخل من الخط ل أ ن هناك اشياء ط ر ي ف ة جدا تجد مثلا أ ن من ج المخارج م الأمور مقررة كم عدد المخارج الحروف سبعة عشر على مختار و الحروف ع عدد على ة ب ج ز ك م عدد ا ل ص ف ا ت كم ك عدد أ ش ا ل ا ل ح ر و ف في الخط ش ر ن بين ا ا ل م ش ت ر ك ا ا ت في ل ص و ر ة م ا ب ق ن ا ن ت ك ل م على ج ي م ح خ ا ء هذه ص و ر ة واحده ف ا ل ن ق ط ة تجاه للتمييز ل أ ن ن ا لا يعتني بالصوت يعتني ب ص و ر ة ا ل وضع الحرف وباء تاء ثاء واحده وراء ز ا ئ واحده لذلك قالوا في الحروف عجيم النظير وهو مستغن بنفسه عما يميزه مثل الحروف آج عنده نظير هاء دون نظيف لا. لا جيء الى ذي النظير الواحد مثل الرا مع نظير واحد ز ي فوحدهما ي ت م ي ز و ا بالنقط الاخرى خلو جي لا د له نظير واحد ذال ي م ي ز و ا بنقص واحد من فوق اختيرت ا ل ج ه ت العلو ل أ ن ه ا ل أ ن س ب للتمييز و ومتى عددت نظائره ميزه ب أ ق ل الجمع إ ل ى ث ل ا ث ة و غ ا ل ب ما تجدونه ا ب ن ق ط ة تحت ث فوقتين نقطتين فوق ث ا ث ل ا ث ة فوق ولا زياده على ث ل ا ث ة ويقل الجمع تمييز وهناك تمييز ب ا ل إ ه م ا ل ل أ ن عندنا ترك ا ل ع ل ا م ة قد يكون ع ل ا م ة العلامة ترك قد ي ك وذلك ن علامة و مثل ح ب ا ل ن س ب ة للخاء والجيم بماذا تميزت بعدم النقط فقالت مميزها الاهمال النقص ي والحرف ما ليس له علامه ترك ا ل ع ل ا م ة له على ما كنا حين تجيء ل ى ت م ي ز ا ل كلمه اللغه و ك ل م ة الكلام الاسم له تحريفه الفعل تحريفه له ت تحريف ر ي فالحرف ما له مميزات قال جيزي ما لا يقبل ع ل ا م ة الاسم ولا ع ل ا م ة الحرف كنا ما لا يقبل هذا ضابط سلبي يعتمد النفيه ذ الترك ا قد يكون ع ل ا م ة ترك قد ي ك ويكفي ن علامة و في التميز إذن هذا أننا نتقارب、جوية. لنرى الصلة بين الخط وبين نعم لاحظوا الصلة الخط الرسم المصحف هل جويا اعتبر الخط في كتابة معي كيف في زيه معظم كلمات ا ل ق ر آ ن على قواعد رسم ا ل إ م ل ا ء إ ن فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض وجعل أ ه ل ه ا شيعا هذه معها كذلك إذا مرسومة ومرسومة ترسم الإملاي الإملاي ترسم يقوم وهو طويلة وأداء النصحاف احتفل كان أصلها الصوصي لأن الخط على لأن على نقل في اللفظ أ ي على مطابقته وتمثيله حذو ا ل ق د ة ب ا ل ق د ة لا زائد ولا ناقص هذه سمى وظيفة التمثيل الرسم ت م ث ي الصوصي ل بالخط كل ح ف مقابل ا ل ر عنده أ غ ر ا ض أ خ ر ى جعلته يختلف في م و ا ط ن م ع ي ن ة ف ي خ ر ج عن ا ل س ن ة هنا وقد أصلنا لكم لبعضها فنشا ل ل ل ذ ذ ك قام ا مع ي نظروا الرسم في علم م علم تعليل المرسوم واتخذ منحيين المنح ا ل أ و ل كان منحا يربط الخط ب ا ل ل غ ة أ ي باللسان على اعتبار أ ن القلم أ ح د اللسانين قلم أحد غير هذا صامت وهذا ناطق اللسان صامت أحد هذا وهذا غير ف ن مسن مسن بالخط للفط ف ج ا ء ا ل تعليلات الذين ع ل ل و ا في الرسم على مجاب النحاه تعليلاتهم على من هذا الباب وانتبهوا معي لما قلت لكم بأن البداية تنبيوا كانت على هذا. فسيدنا عزمان رضي الله عنه هذا على الله رضي حين وجد أ ن الكتاب قد يختلف مع ن ان زيد أ ن ص ا ر ي و ه ؤ ل ي ق ر ش ي ي ن وتعلمون أ ن ا ل ك ت ا ب ة التي انتهت انتهت إ ل ى المهاجرين ولذلك هم الذين بشروا ا ل ك ت ا ب ة قال لهم عثمان وهذا منصوص عليه في كتب ك ت المصاحف ب ا لابن أ ش ت ا ه والاسانيد الكثيره ا ل م خ ت ل ف ة وفي صحيح البخاري أ ي ض ا روايه فيه صحيحه اذ اختلفتم أ ن ت م وزيد في ك ل م ة من كلمه ا ل ق ر آ ن فاكتبوه بلسان قريش ف إ ن م ا نزل بلسانهم أ و بلسانها م تدري ذ إذا ا اختلفتم كتابة كتابة ورغنا باللغة قلم الكتابة والدليل المثال الذي الصحي قال فاختلفوا التابت يعني في أي في في في في يصمون معنى وتاء لغة قلم هل حرف أم ورد هاء فيك يعني ما كيف ترسم ا ل تاء ا ل م ل ح ق ة بالاسم في ا ل أ خ ي ر هل ترسم مبسوطه أ م ترسم مربوطه قال زيد تابوه يعني كما في قال تابوت كملكوت وهذه اللغة معروفة إلى الآن في قضية معروفة التأنت الآن التأنت عندنا ترسمها ترسمو أخوات ترسمتها تابوت كملكوت ترسم تاء كما الله هائل قال ثلاثة اللغة مثلا وهذه إلى بنت تاء تانيت م ز ا ئ د ة و لا لكن لماذا لا ترسموها ان لأن قبلها سكون أ خ ت كيف نرسمولها تانيت تاء ان قبلها ساكن وكل شيء إ ل ى ا ل د ق ي ق ة أ ن ا ا ص ر فيها أ ن ا اتشوش عليكم ف إ ن كان الساكن لينيا سنه بهما سنه ملكوت ص و د زي ذادي تابوت مبسوطة إن قبلها ساكن. فسن بها من سن ا ل ل غ ة فيما يتعلق برسمها ات التانيث تاء م ب س و ط ة إ ذ ا كان قبلها ساكن سبحش والحقة. ها؟ والواقعة كلها قبلها حركة سكنت قبلها بسطة كفاصة فتح الحق والواقعة كلها وهذا مضطرد في القياس الإملائي السادس معه مضطرد برحمه هذه لأن قول حركة فإن يطراب في في القصائد على لسان قريش فاكتبوه كما به على النبي انزاله اشتهر كما, كما نزل بلغه قريش لفظا اكتبوه بقلمها خطا, خطاً. انتبهوا القزيح مش اكتبوه بلغه يحيدك على القراءه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ه رسم فجاء ا ل إ م ا م الداني رحمه الله تجدونه في المقنع وفي غيره ومن بعد م س أ ل ة ستاخذ م ن ح ن ادق في التتبع تجدونه م ث ل يقول رسمت هذه الكلمه على مراد الوصل ل على ومر مراد الوقف ومرد أ ي ق و ل رسمت فرقا بينها وبين كيت وكيت وحذفت ق و ل تخفيفا ا ل ح د ف ومراعاه الوصف ل ل ومراعاة و ا ق ورفع اللبس واعتماد فارق هذه ذ ه علال ل غ و ي ة تجدونها في تعليل الصرف وتجدونها في تعليل ا ل ب ن ي ة وتجدونها في تعليل النحو نفس النظم ك ل م ة من ل غ ة قال سيدنا فقدرنا فنعم القادرون, في فقدرنا فنعم القادرون قد يجيء قدر بمعنى قدر إ ط ا ر للتخفيف في مقام معين ن يكون أن من من أحيانا يكون مجرد نحن ن تخفيف تقدير التخفيف قلت الفرق ويجيء يوراد وهذا ولذلك دال القدر قد مجرد هذا لا على ما ح المقدر نحن ا ل ق ا د ر على أ ن قدر ي ع ن ي شو ل ف ان ع ل م ا قدر ا وقدره مقدر والقادر غير المقدر و إ ن كان هذا أ ص ل ا لا ذ ي ل يقدر لا يقدر الذي لا يقدر و إ ن كان تلازم حاصله لكن أصلا التخفيفة لماذا فتجد اتطرد في الجموع الجموع خ ص و ص ذ مجموع التذكير الحجف ما بدأنا تخفيفا ً تخفيفاً على قلم الكاتب إ ن لم يكن موضع احتمال ل ق ر ا ء ة ق ل ن ا م ب ن ا وتعلم الكافر لمن ع ق ب الدار ودعونا لانه قينا ق ر ا ء ا لكن ح ف ل ا ل ك ا ف ر ي ن ما أ ح د يقراه والاضطراد على أ ن الكافرون والكافرين ب ح د ف ي ه تخفيفا ل أ ن الجمع عند اللغويين تقيل المفرد أخف من اخف ل ج م كما ع يراعى فالناس في أنه ت ي في ف أبواب من ا ل ل الخط ف في تخفيفه في ظ يراعى كتوره اضطرت أبواب من الخط خصوصا إذا من م ج ي كثير فيه ك فقط نفسها أنواعها ا ا ل ل ظ م و والفاسقون والخاسرون ن رسمت على مراد ا ل إ م ا ل ه مثل ماذا مراد ا ل إ م ا لي قل مجريها ومرسع عند من يومي ن رسمت على مراد الاماله والاصل التذكير بالاصل وكشير رسمت على مراد التفخيم والفتح الصلاه رسمت بواو وهذا كالواو اما ان نقول انه أ ص ل ه ا ل أ ل ف فيكون في فيه تنبيههم بقلم ا ل إ م ل ا ء على ا ل أ ص و ل ا ل ص ر ف ي ة هذا اشتغال راقن م ع ى أ ن قلم ا ل إ م ل ا ء لم يكن له مقصد واحد كانت عنده وظائف م ت ع د د ة منها كنا تمشي ل م ن ط ق ه و أ ب س ط ه ا وهو دي و ظ ي ف ة ا ل إ م ل ا ء القياسي و ث ا ن ي ة رفع اللبس فرقا تنبيه على ا ل أ ص و ل تنبيه على الفروع ت ن ب ي ه على ا ل ق ر ا ء ة ا ل م م ك ن ة مثل النجاه في ا ل ق ر آ ن ما كانت في الواو لانه نجى ينجو مع انه لا صوره للواو في اللفظ لكنه عنده في الخط تنبيها على الاصل وقال يقول كتابه ا ل ق ر آ ن على هذا النحو توقع المبتدئه الذي المرسوم ما على يقرأ هذا و و به ه في أخطاء وهذا الذي اعتمده الامام عز بن عبد السلام وجاء ب من ن بعدهما أن يقول ر ا في لا لانهم أ م ي و ل ل على ل ل ج ا فيقعوا ا ه مرسومه في ح بنيون على فاسد ولن يبينون ا ا ل ف س د ا ه أ ه م بنيون على تجويز ق ر ا ء ة من المصحف والحفظ منه وتزاوج مشيخه ة إذا جوزنا ذ هذا ا قلوا يا سيدا قلوا ما نعم سنسلم نحن ونعرفنا قد يحصل لك لا يجوز حتى صور التحمل ا ل أ خ ر ى المناولات والوجادات والنتقل من الكتاب الصحيح لا يجوز في ا ل ق ر آ ن قلنا إ ن م ا يجوز العرض والسماح فكيف أ ن ت لن ت ج و ز ا ل أ خ ذ من الصحيفه وتشيخها إذا من تزلق هذاك ويشكل عليك أم شيء عند اذهب ل ع ا ر ف عند العارف ليقراك شيء شيء لا بد من أ ن ترجع في ا ل أ ص ل ويردك الرسم إ ل ى وضع التلمد على ا ل أ ص ل في القراءه ة في من وأعظم منافع الجعماري ذلك قال الرسمي إمام وأعظم أ ن حجاب منع أهل الكتاب الكتاب منع من من غير توقف مقرأ أهل قرأته قل أهل وقل توقف غير أعاجم عندنا وكل الناس الذين ص ا ر ا ل ي و م كأهل الكتاب لا ص ل ة بالكتاب ولا به ي أنا أذكر أن واحد عندنا واحد الاختيار عند المغاربة في الفاء والقاف ونحن نميزه ب ا ل ج ه ة وهي أ ب ل غ ه في التمييز الفاء من ن ق ط ة و ا ح د ة من أ س ف ل والقاف نقطه واحده ة واحدة ي من ا ل فوق ه تحت واحد واحد الجهة جار على وكان المغاربه في, في, في, في الفطره حتى لا ينسى وكان كثير منا ن عاجيما فخصنا اهل العلم ي أ ن يكون هناك ورد في المساجد وكانت من وظيفه المساجد ومن وظائف الوقف وعشين القراءة صباحا على نمسألة من فتحت الباب بدعهما ي بدعهما ا ل لكم دائماً اذا إ تعينت أو مسجد لتحقيق مقاصد خشنه ي على ا ل ق ر آ ن أ و ضياع أ و انس فجعلناه في ذلك فهذا لا حرج فيه ابدا كما لو جمعتكم أ ن ت م و ل ئ م كان لي أن أ ل ق ن ك م فكنت أ ل ق ن ك م جميعا وهذا لا يعرف في ا ل ت ك ي إ م ا لعدم وجود الوقت الأشغال و ق ت ع ه ا ل أ ش غ ا ل لانه الجميع لا يمكن أ ن أ ن ف ر د بكل واحد و ق ل ة القراء و ق ل وقل و ف إ ذ ا الانسان قد يحدث له من ا ل أ ش ي ا ء ما يجعله ينبغي أ ن ينزل الاشياء م ا ن ز ل ه فكان ا ل ح ز ب ي ق ر أ ممن ي ق ر أ من, من قراء متمكنين ويفتح المسجد لمن يجيء مصاحف ا ل أ م ا م حتى إ ذ ا جاء الضعيف فتح المصحف وتتبع مع الناس ه م ي ق ر ؤ و ن وهو ي ق ر أ معهم دون اصواصهم فكثيرا سمعوا أ خ ذ و ا تحملوا غير من هذه ا ل ص و ر ة ك ث ي ر من ص ح ا ح ا ل أ د ا ء ولو جزئيا ن أ دعا على ذلك كيف نقف معنا للجماعة أشياء المسألة تجاوزناها ما يسمى الوقف الهلوصي الذي كان يوقف القرآن كم ذلك كيف من يسمى نقف نحن بقضية يوقف تترتب هذه فكان يحفظ الطالب الوقفه مع ا ل ق ر آ ن ابتداء ليس له اختيار في أ ن يوقف لنفسه وقد أنه يحفظها مع قال أو حرفوا. حلال السكن حرقوه. نقطة ر ويقراون س المغربي هو أ ح ي ا ا قد تسي ا ل أ ش ي ا ء من تنسيق غير, من غير بين م التوجه يسمى ب ا الديني او المعنى بشؤون, بشؤون الدين رسما وكذائها اخرى واحتفلت معه وبين الخط السادس بلا م وربما ق ف و رفع صوته على هؤلاء الذين يعني ينتظر ع ي ي ن ي ع ن ي مرجو ه كان ي ق ر أ دونه حتى يتعله لكن لما بدله الأمر كانهم رحبوا به ع ل ى صوته ع ل ي ه فقالوا ح ر ف و ه فقال الشيخ اخفض صوتك معنى تسمع ماذا علم يوقع نقول حتى الاصطلاح جاهل الخطأ وهذا كل في به في ونحن ندعي أ ن علم الرسم علم ع ل متكامل له حد له موضوعات له مقاصد له تعليلات تغطي, تغطي أ ص و ل ه وفرشه أ ت ع ل م و ن أ ن الرسم له فرش و أ ص ل كما ا ل ق ر ا ء ة له فرش و أ ص ل لكن أ خ ذ و ا في ط ر ي ق ة الرسم أ ن يقدموا الفرش على ا ل أ ص ل حتى يميزوا بين طريقة بين علم ا ل ق ر ا ء ة وبين علم الرسم علم الرسم الذي أولا من يقدمه الابواب ا ل أ و ل ى في ا ل أ ص و ل باب المت والقصر وهذه ا ل ك ن ا ي و م ي من الجمع والاماله وباءها حتى تصل باب اليأس انتهى مع مع الى باب الياءات ل جمد ا ل ر فتحة س و ر ة ا ل إلى إلى ق ر سورة السور القصر فالرسمنا ت ب د أ الأربع أو على الأسداش الأسداش بالفرص الحدف الحدف على على على تسديس ا ل ق ر آ ن إ ل ى س ت ة أ ج ز ا ء ثم اتباعوا ل ي ف ا ل م ح د و ف ة في الاسداس ا ل ق ر آ ن ي ه من ا ل ب ق ر ة م ث ل الى إ ال عمران ومن آ ل عمران إ ل ى ا ل أ ع ر ا ف ومن ا س د ا س يوم ا ل ج م طالب على هذا ثم ت ب د أ ا ل أ ص و ل باب ما حدف اللام م ن ا ل ت ر ا د ة وحدفه ا ل ن و ن منه تراده وحدفه منه او ز ي ا د ة الواوي في كلمات باب باب كلمات لها نظائر مشتبهات في الرسم فتجد انه ك أ ن الوصول ق د ع ت م ؤ خ ر ة ل ك ل ت ه ا تعليل الرسم على م د ى ب النحاه ل ل ع ل ة س ب ق ا ل ه ا حظي بكثير من الترحاب و ا ل إ ع ج ا ب للذين درسوا فيه وعرفوا كيف أ ن الرسم له ص ل ة ب ا لكن ل لسان ف أنه ا ا ل ل س ا لتبقى ذ ي هو وأن م ث ي يجعل وتيقة ي ل النطق ونقله لا الصلة هذه جدا لكن ل ت ب ا ل أ م و ر على هذا جاء من من ادعى أ ن لرسم اسرار اخرى و أ ن ه ب ا ل إ م ك ا ن أ ن يربط بين الخط وبين المعاني ا ل ب ع ي د ة في الوجود وهذا له عالم مشهور معروف به هو أبو البناء من البنة ا ا ل ر ك ش يقول له الدليل في التنسي كتاب عنوان مرسوم و في ي يربط بين الخط وبين مستويات الوجود وله نظارات فيها من الغرابه شيئا يجعلك ت ح ر ولكن تفك الحيره ا ة ل بنتعلم تخصصات تخصصه بالغة الدقة أعداد شويه ع علم الفلك وله, وله علوم أ خ ر ى ومشربه يقوم على ا ل ت ز ك ي ة ويقوم على لون من الوان الاجتهاد الصوفي فلذلك كان يرى ا ولكن انا عندي أ ن الذي فتح له الباب ا ت د ا ء هو ما كان في الفكر ة عندنا الفكر ة النظري الفلسفي من وضع لطبقات الوجود ا لكل و و ج د استفقات أربعة ل شيء وجودات أ ر ب ع ة وجود في الاعيان ووجود في ا ل أ د ا ن ووجود في اللسان ووجود في البنان لو قلت لك مثلاً محمد ث ل ا م هذا عينه وصورته في الدين هو ذلك ا ل إ ن س ا ن ابن فلان ابن فلان من نوع كذا و ب حريه كذا له وجود آ خ ر في ديني غير الوجود ا ل ع ي ن المنفصل هذا خارجي وهذا داخلي أ ض ف إ ل ي ه إ ن ل وجود في اللسان اسمه اسمك منير و منير و م ون ورا ن ن و و ء وجود في اللفظ وهذا وجود في اللفظ هو أ ن ت لا تطابقا وهو وجودك عندي انا اعرف ه ماذا اعرف عنك يعني من أ خ و ا ن ن ا المواظبون ومن ا ل ط ل ب ة الذين جاءوا الى هنا و ن ل ه م ش ئ ل ت ه م ويتتبعون ص و ر ة في العين ص و ر ة في اللفظ ص و ر ة في الورق لو قد كتب ل ك اسمك تقول لي م ي م ون ا ل و ن و ر ا ء وهي غير ه م ي م ا ل ش ف و ي ة والنون ا ل ن ط ا ع ي ة والراء ا ل ل س ا ن ي ة الدولقيه ر يقول ه ل ى العلم هذه الوجودات ا ل أ ر ب ع ة لكل شيء وجودات الأربعة كل مستوى من مستوى الوجود يدل على ا ل ذ ي قبله هالصلة وهذه ا ل ص ل ة تضع إ ش ك ا ل ا إ ذ ا لم يضبط يمكن أ ن يصبح مما يسميه بعض الباحثين في ا ل تداخل العوالم قالت هذا منير أ ن ا ر أ ي ت ه في ا ل و ر ق ة ف ق ر أ ت منير فهذا اللفظ دل على النطق لولا اقتدائي بالمنون اقتدائي ما نطقت به جيدا ثم له ص و ر ة في ديني ذكرتني به ثم لما ر أ ي ت قلت هذا منير الذي كتب ت اسمه أ و مكتب اسمه و ق ر أ ت اسمه وتذكرت صورته ا ل د ي ن ي ة ثم ر أ ي ت ه عينا كل مجتمع يدل على الذي قبله ولا تنعكس فرجع ل ي ر ان ينظر في محل الصوت من ا ل أ ح ر فقال أو فوجده الصوت وجمد محل مدته الأحرف ح ل ل ا تبديته من ه م ز الهمز مبتدا الصوت و آ خ ر ه الميم وما وراء الهمز غيب فهي إ ذ ن بين حد بعضه يسمع وبعضه لا يسمع ما وراء الهمز لا تسمعه د ي ر صدرك أ ز ي ز صدرك لا تسمعه م ز م ر ة تصور في المصحف و م ر ة لا تصور م ر ة ت ج ي لها ص و ر ة ككتبها على الواو والالف س أ ل ونبؤ و و م ر ة دفء ل ه م ز ة على السطر لا ص و ر ة ل ا معناه ليس لها واو وليس لها كرسي عليه لا س الف ولا واو لا دفء م ل ي س أ ل و ن عن أ ن ب ا ئ ك م ل ه م ز ة على السطر يعني لا سنه ل ا ليس لها ص و ر ة و س أ ل ف ا س أ ل لا ص و ر ة ي ل ه م ز ة ولذلك ي ق ر أ ابن كثير وسل ل أ ن ا ل أ ل ف لا يكتب في المصحف عندنا ف س أ ل وسل أ و ا ل ه م ز ة لا ص و ر ة لها فصح ة ط ا ب ق ا ن ي ق ر أ وسل ونقول ابن كثير يقرا بما ي ط ا ب ق المصحف تحقيقا لا تقدير والذين ي ق ر أ و ن س أ ل هم الذين يحتاجون إ ل ى التقدير تقدير ا ل أ ل ف وتقدير ا ل ه م ز ة في الموضوع مبتدأ الصوت قال إ ذ ن مبتدا الظهور فجعل الالف للظهور ل ل وجعل و و د ج الواو ل أ ق و ى صور الوجود وجعل الياء لما بطن من الوجود وقال الوجود قسمان ما يدرك وما لا يدرك ما لا يدرك ش ي ئ ا غيب ليس من ش أ ن ه ندرك وهو غيب ذات الله لا ل ي وغيب من شانه ندرك وهو غيب ا ل آ خ ر ة ودل م يحين بعد والمدرك قسمان ملك وملكوت الملك الوجود القريب الوجود ورتب مسائل في عنوان الدليل على عجب عجاب في المصاحف و إ ن ش ا ء الله إذا ب ق ي في ا ل د و ر ة ب ق ي ي ق ف بكم عندها كلمات التمان وسر ا ل رسمها ب ا ل و و عنده وكيف يحملها على ظهور الوجود هذا أ ن هو أ ق ر ب ع ن ز ي لن يكون من علم الطرائف ا ل د ق ي ق ة لا من علم المعارف التي لا بد منها في صلب العلم الذي ترعى به ا ل م س ا ئ ة ل أ ن ه هذا مشربه خاص و ا ق ا م ة الدليل الذي يفهمه ا ل ع ا م ة ويفهمه الجمهور يعني لا يمكن ه ل ا ي ت أ ت ى فهذا يجادلك في الملكوت والجبروت ه ذ ي ج ك في ا ل والمقام ي ج ك في ا ل ع ز ة حيث الغيب الذي لا يدركه هذه مساعدة المشطلحة اسميه المعارفة البغية عرفها الاصطلاح في أنت أنت أنا ي فهم ن ي فهم عني وسمه ي أنت ف م ع ن ت حتى اذا قلت هل هذا صحيح موجود ثم سمي انت, أنت كما الآن. الآن تشاء و ص ا ئ ر ا ل ي ه وكذا قالت قال اذا كان ا ل ن ش ا ء كمن عهدنا لا يوجد على رجال الجيل المعين, رجال الجيل المعين. مش الخديجة الله لا ي ج ي ا ل خديجه وفاسقين م ومش ك ذ ا و ل على الاطلاق دائما هذه غضبه م ض ر ي ة كن ف ي ه الصفع ا شوية الذي ص ف ع ا ل يوقظ جاءك ا ن ه م تستقمد لا تتكل اذن عندنا ع ل ا ق ة الرسم بالخط وعلاقته بالتعليلات من قسم النحو ومن قسم ما وراء النحو من نحو إن خاص إن له مشرب خاص نحن وضعنا لأن سيدنا الصيوصي التعريف فصلاً إلى سبيل ذكر من الكتاب ومثله الزر كاشي فنحن محتاج معه حتى لا يطلع الواحد على الكتاب ويقول ي الشيخ ما نبه ولا تعرض ولا أ ط ا ر ولا التفت ف ل و خ ص م مع ه ل ا الناس وله كذا و ي أ خ ذ منها موقف منا في بعض ا ل م س ا ئ ل نحن طلبه علم الى ن وصلت إلى مجتوى ان قل ربي زدني فإذا ا نموت ت إلى ولا ه ا ا ن من طلب ذلك إلى إ ل ى لقاء الله تبارك وتعالى ا ق ر أ باسم ربك ا ق ر أ وارتقي ولا سبيل ا ر ت ق ي هنا قبل هنا إ ل ا ب ا ل م ع ر ف ة اقرا كتابك ثم من كتب في ت ك م ل ة الرسم مصادر أ خ ر ى اعتنت ب ا ل ت ك م ل ة وسميت كتبا في النقد والشكل والضبط. وعلى ا والضبط ل ل ش ك و ر أ س ه ا المحكم المحكم في نقطه مصاحب ا ل إ م ا م ا ل د ا ن ي وكتاب في النقط لسيدنا ميمون الفخاره المغربي من ف ض ل اجل ء الضبط يجعل الضبط علما مستقلا هذه م ح ك م ه مجلد ة في علم الضبط لا يتناول الرسم والضبط تكميله للرسم جاء ليحل ا ل م ش ك ل ة تحت المعترض الذي يقول إ ن قراءه المرسوم على, على صورته يوقع في لحن يفسد المعاني وكذا قلنا جاء لي جعل المرسومة مقيداً لي بضبطه ضبط الضبط التقييد ا ل يقيد أن مصحفك ر بعوارض على لفظ المرادة تقرأ, تقرأ بشي رواية على مرسوم س و وهيئات التلاوة م م تطبطه على على ا بشي لفظ ل له فتطبط ف م ص ح على ا ل ر و ا ي ة التي تقراها فالمرفوع مرفوع مضموم مضموم زيد والمشموم مشموم ا ل مرام مرام والممدود وممدود ا ل ممدود ا ل م ق ص و ر م ق ص و ر و ا ل ز ا ئ د له علامه ت ونقصه ا ل إ ض ا ف ه ل ل ح ق ي ا ء و ي س و ت ما ذ د ك س م ن يتكلمون ترسم نقرا ع ل ي كمثل كمثل ن ق ر أ والليل إ ذ ا يسري هل في ذلك ق س مولي هيجر ح ي ن ت ق ر أ سيدنا ورش تصل له يسري هذه ا ل ز ي ا د ة في قراءتك تضيفها بقلم الضبط إ م ا بالحمره تمييزا و إ م ا بشق القلم حتى يتميز عن سواد المرسوم ا ل أ ص ل ي هناك إضافة ولكن في تقييد وحين ل ك ن تقييد الضبط و تقرا أ ل السوسي عن البصري هل في دال قسم ا لذي حجر تشد القاف وتعري الكاف حتى ي ق ر أ القارئ القافه م ش د د ة ويفهم من التعريه مصطلح علم الرسم علم الضبط والتعريه تدل على ا ض غ ا م أ و إ س ق ا ط انظر المشدد لذلك ذلك ق س م الذي جينة حجر تريد أن ت ق ر ر أ سيئة, سيئة في و ا ي السين ما علي ة آفة حركة تجد ما لا كسر ولا كسرة ضم تجد امامها ن ق ط ة ثم الياء المعقوصه سيئه بهم والمج تتجه الى السين تريد أ ن تكسر ما فيها كسرات ضبط تضم ما فيها ض م تفتح ما يجوز بعدها ه ي تجد ن ق ط ة أ م ا م هذه ا ل ن ق ط ة تسمى ب ن ق ط ة ا ل إ ش م ا م وهي مصطلح في الضبط تعني أ ن ح ر ك ة السين ح ر ك ة م ر ك ب ة من حركتين فلا هي ك س ر ة ولا هي ض م ة تحت للضبط ل ا ت قيدك ي ق ي د ب ا ل إ ش م ا م فانه يقول ك مد شفتيك بحركتين ا ل معا هذا هذا بهم القول ممزجا لا وإفراص فلا تقول سيئة ولا تلكيب فتقول تقول مقب أو سوءة معنى سيئة سيئة سيئة لغتان ة ي جاهزتان ق ر ا ئ ي ة وتضمن لك ل غ ة جاهزه عند العرب في بني من هذا النوع لا ش و ف لكن خارج القران سوءه س سوء و بين ع ر ب ي ت تقول بيعه وبوعه بوعه تمر صحيحة عربية قيل القول وقول القول ا ل ل غ ة ا ل ل غ ة وحين ت ق ر أ الرجال التي تكملها ت ق قيله وسيئه ونحوها و س ي ق ة من نظائرها ا ل م ن ص و ص ة عليها في ق ر ا ء ة هشام م ل وقيل يا أرض ب ع ك هجام والكسائي والذين ي ق ر أ و ن فرزا يعني ينتهي ع ي ن ا ل أ م ر إ ل ى نفس المؤده قال يقول مع تقديم الضم وهو ا ل أ ق ل و ا ل ت ق ن ي ة بجزئي الكسر وهم ا ل أ ك ث ر لتمحوض الياء م بعدهما ج ي م أبو الجعباري الإفرس في قيل وقيل ي ا أ ر ض بلعماءك وشيق الذين اتقوا ربهم اذن تتحس وهذان مدابان شيعان في ا ل إ ش م ا م إ ن شاء الله ولا أ ح د يشوز علىه لان التركيب حاصل هل ومع وقيل وسيئه مجيئه يشمها لدى كسرها, كسرها ضما رجال لتكمله رجال, رجال كسائي واللام هشام والرمز عندنا رل لكل من هؤلاء رل لكل من س ي ق و ل ض ب ه ف ي الممال موضوعه العوارض التي ت ع ر ض ا للحروف من نقص ا ل إ م ا ل ة و ا ل إ ش م ا م والروم وما معها وحركات م معها ا و الضبط و ا ل إ س ك ا ن ومطات المد و أ و ض ا ع ه ا ومواضعها ه د ا علم الرسم و ت ك م ل ا ت ه والضبط مواضعه السبعه ا ل ق ب ر ى موضوع ا ل ح د ف موضوع البدل زيد موضوع الفصل موضوع الوصل موضوع ا ل ز ي ا د ة موضوع ا ل ا ت ب ا ت ع ن د م ن زاد موضوع ما كتب على ا ل ق ر ا ء ه وليحتمل ا ل أ خ ر ى نجيب بعض ا ل أ م ث ل ة ء لتمييز هذه الموضوعات على عجل إ ن شاء الله أنتم اين ل ط ب ف ق ر آ إن طلبت ا ل ق ر آ ن عندنا ها؟ نبدا, نبدأ بتعيينكم الحجف مثلا ا ح ج ف الالف هذا كثير تجدونه مثلا في ي ا النداء م ط ل ق يا أ ي ه ا يا ربي يا قومي لا تجد ي ا النداء وذلك ل ك ت ر ة الدور ولتقريب المنادم تقريب المنادم. هتقول له التقريب من جهد؟ من جهد بالتقريب المنادم من من له جهد جهد قل له من حس ا ل ل غ ة لأن عندنا حين تنادي القريب تقول ا ف إ ن كان نائيا قلت يا ف إ ن زاد تقول ايا ف إ ن كان نائيا أ و قريبا كنائن شوالحدي ل م ث هو نائم هذا مثل النائم فتقول يا ولو كان قريبا تمثل عشباراته مراعزة فيها عشبارات. ا ل أ ص ل في المنادى أ ن يقبل على من يناديه فكان في هذا الحدث اشارات خ ف ي ة كثيرة ولذلك ط اضطرد الحذف يا رب في موطعين طارد في قال يا ربي ان قومي بتخل... تريد دخول ا ل ح ب س السجن هذه الليله ها؟ قال الرسول يا ربي وقال الرسول سير يا ربي ان قومي ت خ ذ نعم ص ح ي ج وزيد اخرى وقيل يا ارض واجل زيد ما عندها عناصر الباقي ربي شوف النور. لانها لاش انتبه م ا ي ربي كم هي في القران الكثيره العدد واحد علم وله أسرار. لو وقفتم عليها ل أ ش ر ق ت قلوبكم بنور التكر أ ش ر ق ت والله العظيم كم عدد سن محمد في القران خمس ة أ ر ب ع ة محمد واحد كم عدد روح ا ل أ م ي ن خمسة رسول ملكي خمس مره ي ت ورسول بشري خمس مره خاتم هذا لقب كاسم وهذا اسماؤه أ ع ل ى بجمعه د د ف والقران كم عدده في القرآن. القرآن والقرآن وقرآن سبعين مرة كم عدد الوحي واوحينا سبعين مرة. كأن هذا الوحي هو القرآن لان هذه علوم أ خ ر ى من ا ل إ ح ص ا ء توقفك على أ ش ي ا ء غ ر ي ب ة جدا كيف, كيف انتظم هذا الكتاب على هذا النحو رب ي إ ن قومي ت ل ق ا و لديهم الفاشل في الدعاء ربي ر ايا يغفر لي ولوأ ربي أي يا ربي فيحذف اليه و ت ح د ف يوم التقريب اولا لتقريب المنادى ودك ربي تهي أيضا حذفت اكتفاء ب ا ل ك س ر ة لتصحيح الوصل ن و ن د خ ل ن ا على تعليلات أ خ ر ى في مقام الدعاء إ ذ ا جئت في مقام الاحتجاج وقال الرسول يا رب ن ا لا يدعوه و إ ن م ا ي ت ب ر أ من صانع هؤلاء فالمشهد آ خ ر مختلف و د ك يا رب كان في صراخ المستنجد لقد ضقت درعا ب ه ؤ ل ا ف أ ط ل ق ت الياء لتنفيس النبي يا رب ما في مقام الدعاء ل ا د ا ي ر ة إ ذ ا تركيزوا ع ل ي ل مسائل و م ل ا ح ظ ة ه ا ان ش ا الله يفتحوا ابوابا من العنفان ي يكتبه و ا القران آ ي ة الله ومن ش أ ن ا ل آ ي ة أ ن تحاط بما يقدم أ ل ف دليل بل في كل جيل على أ ن ه ا ك ل م ة الله فلا ت س ت ك ث ر ه على هذه المجال ا ل ق ر آ ن ي ج م ع أ ك ث ر من هذه المعاني وما كان ن س يقفون في وجه هذه المعاني أ ب د ا ومثل هذا هاء التنبيه ا ل ه ؤ ه ذ التنبيه ها ها, ها التنبيه دائماً مضطرد إ ن ه دائما غالبا الحدوف تكون متى تكون؟ تكون في الهمس ز الهمز يعني في صور الهمز مبحثي يكون ي صور وهذه ا كذلك ق ي وفي ت ك و ن حروف المد الثلاثه كثيرا وهذه اصول الحركات. الحركات فكان المحذوف حركات امتداد لنا الفتحة الألف بنت قصر لنسبق لنا أن بنت الألف أو العكس أو لانه يقول بنات او أ م ه ا ت هذا مذهبان في الباب يعني الحروف تعال المد بنات للحركه ا ت أو او لا الشرط رحمه امهات لا ل رحمه أمهات لماذا تجينا بهذا حدف الواو في مواضيع معينه حدف لا لموجب الحدف القياسي لا نتكلم عنه ث ل ا ن ألفن أمونيا حدف للجزم ا نحويين وإرابي هنا يكون ا م ب ح ث رسميا وذلك في م و ا ض ع أ ر ب ع ه ويمحو الله ا ل ب ا ص ل ويدعو ا ل إ ن س ا ن بالشر دعاءه بالخير يدعو الداعي الى شيء نكر ر سندعو الزبالية انا س ا ك ن و ا ل ت ق ط بالساكن فحذفت في ا ل ن و د فيحذف ت ب ع ا لها في الخط واضح زمان موسى د تقرا أ الواو في الوصل, الوصل؟ اذا لا تكشفه لانها ا م س ي على مراد الوصل سندع الزبانيه ة تقرأوا الواو معنى ن ا ما لو قلت لك على قف ايوا انا ق و ل ك ا ذ تقف على الرسم ا م ط ل ق تعريفا بالرسم كله ر ى ويمح سندع ويدع تعريفا بالرسم ولا يجوز تجاوزه ونمسله تحت الحكم الاتباع المرسوم عند اهل العلم والسبب فيه توقيفيه او معياريه اصطلاحيه سيدنا, سيدنا ابن البنا يقول هذا هو حدف الواوي لنفاز الفعل في مدخوله هذا معنى آ خ ر وصلها ل ب محو م الله للباطل على, على نحو من اللمح لا يدع فرصه ة ح ت للواوي ا ليظهر فنك. شم يشم ولا يفرك انك تفسد بوضع اليدين والحق اما اذا وضعت عليه رجلك كما يصنع بعض الباحثين في هذه المسائل فهذا يبحث و ا في ا ل ز و ا ر ب بارجل ل بحثوا ا عن ز ب أ ر البغال الناس عندنا الزعفران تعرفون زعفرا من اجل و ج و ع ن د ن ا في البلد أ ر ا ض ي تنتجه هي قليله ة و ذ ا الزعفران طبيعة في أ و ل ا يفرضه على الذي يقصفه في وقته لا يقصفه حين تشرق الشمس لا ي أ خ ذ ه لا يريد هو يتمنى ع ل ي ه و إ ذ ا أ خ ذ ه خشن يعني خشن اليدين أ ف س د ه ما في, في ذلك يوظفون ذلك ي ا ل ن ش ا ء وبين الصبح و ا ل إ ش ر ق هذا وقت قطف ا ل ز ا ف ر ة لرقته تعرفون هذه الاشياء هذه ا ل نظائر هذه النظائر في المعاني ف ي ق هذه أ م ت ا ل ذروها الله في ا ل أ ش ي ا ء أ م ا نقول هذا سيف يقطع ه ا ش كان اشياء يفسدها الفرق وتدركه بالشم الراقي و إ ل ا ل س ا ب ي ع ا ل ش ي ك ه فدروس يعني لا سخروا اترك المجاري لا تعترض لا يكون حسبك من العلم اعتراضا ماذا ضاع لك ما قلنا هذا أ ص ل وما قال من لم يؤمن بما قلناه كفر ولا قلنا هذا و أ ص ل ا ل أ ص و ل ولا قعدنا ق ا ع د ة من هذه القواعد ده هذا شيء ذكره الناس ومضوا ولا هم كذا وما أ ح د سبب فلان ولا فلان وقالوا إ ي ش هذه الهلوسه ة و ا ي ا ق ن ا كلها كلها فيها سرعه كلها فيها ش و ر نفطه ويدعو ا ل إ ن س ا ن بالشر دعاء او بالخير حين يكون ا ل إ ن س ا ن في ي أ س وغضب وحرج وضيق شديد ويصل ل حد أ ن يدعو على نفسه هل يفكر يعني في مصير الدعاء يريد أ ن ل قامت الساعه ا ل ل ح ظ ة ويدعو ا ل إ ن س ا ن بالشر دعاء كدعائه بالخير حين ه ي أ س يريد أ ن يقيم فهو يريد نفوذ ا ل د ع و ة في, في, في كل ما ك ل ما ص ل ط عليه ودخلت عليه سندع ا ل ز ب ا ن ي ة في التحدي فليدع ناديه سندع ا ل ز ب ا ن ي ة فتكون أ أ س ب ق م ن ه ما في ذلك ا ل ش ك ستكون أ س ب ق إ ل ي ه مما دعا من أ ه ل ناديه لا نعترض ولا نجزماني ولكننا أ ر ى آ ي ة من آ ي ا ت الله ان ا ل ص و ر ة من صور التمام وتمت كلمات ربك كما تمت لفظا ومعنى و أ ص و ل ا تمت في ا ل ص و ر ة التي شاء الله ان تصل إ ل ي ن ا كتابا تمت وحفها الله بالتمام من كل الجهات والذين نظروا ب د ق ة و ب إ ن ص ا ف لاحظوا ا ل ت م ا م ي ة في رسمه ا ل ص ح ي لكتاب و ح د ى الذين ي قمنا و ل ل ق ر آ ن ك ت بالتوقيف بني ذي رسول ل لا ه أم ر شيء يديه انا ل و ي ي من شؤون اجلهم ص ة و ي ر ي فيه ا خ ط أ و ي ق ر الوحي عليه. إذن الأصول عليه تفسدون إذن ك قال ل لا النبي كان أ م ي ا و ا ل ط ل ع على ع ل ا م ة اشياء ق ل ي شوف ا ل أ م ي ة في ا ل ش أ ن الخاص لا تعتبر مانعا هل السيدة منعته أمية النبي هل منعته من أ ن ينزل أ ش ي ا ء من ا ل ف ط ن ة في موارد من, من الخلاف وموارد من البدع أ ب د ا والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يمحو الاسم ا ل ص فقال الذين كان عليه يمرد فحين أن أكتب أرد يتصلح ارني ل فقال أ ا ل ص ح ي ف ة حين لم يريد قال ف و ل ل ه ا ل فمحها حيث هي وهداه الذي انتزع منه ل ب ع ض النبي كان يعرف القرار ليس بلازم ل أ ن م س أ ل ة الخرق ب ا ل ن س ب ة للنبي مضطرده فيما يعتبر مانعا اصلا ل خ ا ص لم فاضي هذين نعم حدف الياء اكتفاء الذي نحن وصلوا فيه الى زهاء احصاء مائه وثلاث وثلاثين ياء ياء إ ض ا ف ة م ح د و ف ة معظم القراء يحذفونها في الوقف وبعضهم يثبتها في, في الوصل ف ت ق و ن فرعبون ه ب و ن ي ت ق و ن ي ولا تكفروني ني اكرمني أ ه ا ن ا ن ي ا ن ي ا ه ن ي اهاني اهاني اهاني اهاني اهاني ا ه ا ي اهاني ا ه ن ي ا ه ا ن اهاني ا ه ي ا ه و ن ي اهاني اهاني اهاني اهاني اهاني ا ه ا ن اهاني ا ه ي ا ه ا ن ا ه ا ي اهاني ا ه ي ا ه ح د ف اهاني اهاني ا ا ن ي اهاني ا ه ن ا ه ا ن ا ه ي ا ه ا ي ا ه ا ن ه ا ن ي ا ي اهاني ا ا ن من نوع الاختصار خصوصا إ ذ ا جاء في مواقع الفواصل ل أ ن ا ل أ ط ر ا ف محل ا ل أ ه د ا ف وهذا معروف عندهم في علمه الفواصل والايقاع المنشق و قناع ئ ا ل ن ا ي ق ر آ ن من ن ا و الغنائي ا ء و ذ ك ر للقران ق و ا ف و ولا ولا ل هذا ش ن ا ا ل ح د ف البدل وقفنا عندك قليلا هناك اشياء جاءت على البدل في الرسم من موضوعاته البدل والبدل يدخل أ ب و ا ب بدل من الواو كما في ا ل ن ج ا ة و ا ل ص ل ا ة و ا ل م ش ك ا ة و ا ل ز ك ا ة والقسم ي ت بالواو على البدل أ ل ف بدل منها ورسمت الواو على البدل باب ا ل ز ي ا د ة ز ي ا د ة الياء مثلا في في من وراء حجاب ومن وراء إ س ح ا ق يعقوب ليس فيها ياء ولكن من وراء حجاب فيها ياء زائده ة كلامكم مع سيدي ابن البنان المراكشي مثل هذا الورع ومن وراء إ س ح ا ق يعقوب يعني في الميلاد أ و من وراء حجاب لا يدرى ولا يعرف كيفه ز ي ا د ة اما كلامنا ي مع ابن الداني رحمه الله ف إ ن هذه ل ه ا زيدت ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى ح ر ك ة الامس ل أ ن الحروف أ ح ي ا ن ا تكون ص و ر ة لفروعها التي هي ا ل ح ر ك ة ما يكون لي أ ن أ ب د ل ه من تلقاء نفسي بعد الهمزه ياء م ع ق و ف ة فوقها ض ا ر ة ا ل إ س ق ا ط والزيد ترسمها و لا بد من رسمها وتعتبر مخالفا ل ر س م ي و آ ت م ا لقول مالك وقد سئل كيف يكتب ا ل ق ر آ ن قال على ا ل ك ت ب ة ا ل أ و ل ى لا أ ر ى في ذلك خلافا وقال, رحمه الله وقال مالك م ساتي ل وقال ل ه ا م ا ل ق ر آ ن يكتب بالكتاب الاولي لا مستحدثا سطرا وقال الامام أ ح م د لا يجوز أ ن يخالف ا ل ق ر آ ن في واو ولا في ياء ولا في ز ي ا د ة ولا في نقص وقال لا يقف الشعب ولا إ ذ ا كتبت المصاحف التزم فيها هجاء ا ل أ و ا ئ ل ولا م خ ا ل ف لهما ل أ ئ م ة ولذلك هذا اللون من أ ل و ا ن الجزم سببه ان ه ح ت ا و ل و ا كانت وضعا استلاحيا كتبنا على التي ا س ت ل ح ن ا عليه أ و كان جاريا في ك ت ا ب ة المصحف لوظائف م ع ي ن ة وقبلت على أ ن ه ا إجمع اجماع ل قلنا بالتوقف ل ت و أو ق ف ا ب إ ل الأصول كلها إذن غاية القاينة بالتوقف القاينة بال... بال... بال... بال... بالاستلاح ى غاية إذن ا ل ا ص ط ل ا ع الاجماعي ليس اصطلاح آ ل ط ا ئ ف ة ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة الاصطلاح كان سببا في مسائل م ه م ة جدا وهي ا ل ت أ س ي س ل ل ي ل م و ل م ع ي ا ر وقطع الطريق على نخدم المصحف وهذه الشيء قلت ولكم قلت ولكم قلت ولكم المصحف لفاتت أمور ولا حصلت مفاسد. وإن اكتوبوا تبدو شوية الشيء قلتها المصحفة الإمناء القياسي مفاسد شاء الله أملي عليكم. إن شاء الله القرآن الكتابة لكم على لفتت حصلت أملع عليكم برك عليكم إن اكتبوا الشيء بعد ما نقلنا لا ما ما اذا وجدتم بعض في أو العرج في حمار شعري فدونكم اضربوه قوموه يلا ليس كل واحد ثقيل مما يدم به ت ق ل يدم في أ ب و ا ب ويمدحه في أ ب و ا ب قال فلان ف ق ي ل ا ل ر أ ي ر ا ج ح ولكن ت ق ي ل الظل لا حول ولا خوجه قيل للشافعي ودخل عليه احد التلاميذ ا ل ش ي وبنى عنده ضيفين ت ق ي ل ي ن ووجده ح د ا يصال ن و على حاله من الاختناق وفطن له و أ ر ا د ان ي ت ع ك شيخ اسالك قبل شهر كيف يكون حال الروح عند النزع قال كحالها إ ذ ا قدر لها أ ن توجد بين ت ق ي ل ي ن ففطن الى أ ن الرجل على سبيل الموت قال فصرفه معا قالوا اكتبوا الكتاب بالاملاء وضعتها لكم على شكل, شكل حوار قالوا ه ؤ ل اكتوبوا ء الذين ينادون ب ا المصحف بالإملاء العاجل ا ب ة ق ا ك ت الكتاب بالاملاء على الذي في الخط ل ل ه ج ا ئ ي كيما م ا ج ي ي س ر ا مطابقة كما يجي, يجي, يجي ميسرا ا م ط ا ب ق ة لكل من أ ر ا د ه محققه ويتلافل ا ح ن ب ا ل ت ر ا د بسبب المرسوم في السواد تعرفون السواد هذا من اسماء الرسم قالوا وفي السواد ومن غريب تعليقتنا ا ح ج ة الحجة في القراءه ا لبي زنجلا طبع وفي بعض عباراته وقدم هذا ل م و ا ف ق ة السواد أ ي المصحف فعلق عليه قال يعني الجمهور السواد العظيم م وراء المصحف هي بس ع ا ر ف هذا ا الذي ن يدعوننا بالثلاثه فانا ما عرفت ت ك ل م ه وسط ويتلافل احنا ب ا ل ط ر ا ر بسبب المرسوم في السواد ي هذا هو مقترحهم ووجهه ولو نجوز كتبه على القياس ولو نجوز كتبه على القياس إ ذ ن لفات علم معيار أ س ا س علم خاص ومعه معيار جهود القراءه أ م ر ي ن علم ومعيار زيد ولخرقنا إ ج م اجماعا ع ً ا قَذْتَبَتَا وَلَخَرَقْنَا إ ق ذ ت ثبت وجوز الاخذ عن صحف يا ف ت ا جوزنا ا ل أ خ ذ عن الصحف فأنا في غنية عن المشيخة وعن المشيخة وعن المقرئين وعن السند وعن ا ل ر و ا ي ة وهذه ا ل ط ا م ة التي لح لا ح نظير لها سهل ووسيط كما في العلوم ا ل ن ق ل ي ة كلها وجوز ا ل أ خ ذ عن صحف يا فتى أ ض ف أضف إ ل ى قصوره في رسمه فوت ح ت جلوذ بنبذي أ ض ف إ ل ى قصوره أ ي قصور القياس في رسمه لفوائح التهجير وبعض المسائل معناه لا يغطي مطالب الرسم فهو قاصر عنه أ ض ف إ ل ى قصوره في رسمه فوائح التهجير ل على المسمى بذنبه يسمونه كيف كافية مكتوبة وهي فتحة و ت عنصاد ق أ اذ على كيف يحل ه ا الإشكل ث م قلت والبعض من ذي بعض من هذه المفاسد يكفي, يكفي للتطويح براي ه ا ل ر للتطوحي هل في مهب الريح هل تهلها وتعرض للطعوم برأيين وفي البحث انصفوا ل أ م ن و ا وقرروا واعترفوا ب أ ن ه من اي رب أ ن ز ل ه وبصفات العز منه ج ل ل ه فليس للبطل من سبيلي اليه اقرا ف ص ل ة خليلي ا ق ر أ ف ص ل ة و إ ن ه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل اي ما يبطله ف أ س ر ا ر الرسم أ ب ا ن ت أ ن ه أ ن ز ل ه من يعلم السر ف ق ه ه قل أ ن ز ل ه الذي يعلم السر في السماوات و ع ي د و ل ت أ م ل و ا وفي البحث انصفوا ن ق ل هذاك انصفوا النقل وهذا جاهز وفي البحث انصفوا ل أ م ن و ا وقرروا واعترفوا ب أ ن ه هذا الرسل من اي من دلائل من اي رب أ ن ز ل ه وبصفات العز منه جل ل ا ل ه خطه ب ص فليس ا ع ز ف ل ل ل ب ص ل من سبيل إ ل ي ه ا ق ر أ فصيله خليل اين ل انت منها ف أ س ر ر الرسم أ ب ا ن ت أ ن ه أ ن ز ل ه من يعلم السر رفقه نقطه ة ذ ع الذي تيسر في ما ي ج ر ه القول به كذا وكذا نعم س ي ت ي نعم و انزله السر أ من يعلم السر فقهه فقهه هذه مثال نعم, نعم. قل ايوه كملوا كملوا من ل ز ي ا د ه والفصل والوصل مثال الفصل والوصل وهذا الفصل والوصل وحتى البدل هذان مباحتان ت ج د و ن في م ب ا ح ث الجويد و م ا يتعلقان بالوقف الوقف على الارض ف ع ر ف لي مقطوع وموصول وتا في مصحف الايمان فيما اقتات بن ا ل فقطع بعشر كلمات ولا إله إلا الكلمات المقطوع أن المقطوع لا ل مع أن ج ز ا عظامه أن لن نجعل لكم ع م و د الموصول م و و ص ا والباقي ن أن لن م ف ص ل ل و ا ف يجوز الوقف م ص و يجوز ل لا ل عليه مفصولا عليه أقول لي قف على الممكن من كلمات أ ن لن نجمع عظامه قف أن أن لأنه لن نجمع ولا موصول يجوز فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل ِ بعلم الله في سوره هود ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعونه وهم زوجه ف ق و ر هذه ه م و ص و ل ة وتلك م ف ص و ل ة إ ذ ن يجوز ا ل م و ص و ل ة لا يجوز الا ان نصلها ف إ ن لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل ِ بعلم الله أخرى ف إ ذ لا يوقف على, المفصولي على الموصولي أما الموصول مفصولا أ م ا الموصول ف ي أ ص ل ه م خ ف و ل ان هذا كله معروف ا ل إ ت خ ا ذ ومن الموصول ا ل م ف ص و ل ك ي ل و فيها أ ن م ا ف ي مفصول م و ص و ل فانما ك ن ح ل ا ل ص ي ل ومختلف في ا ل ض ل ه الاحزاب والنساوص ي فانما اثنان مفصولان و ت ل ا ت ة فيهم الخلف فاينما تولوا فثم وجه الله ك ي ف هي فاينما م و ص و ل ة فاينما كالنحل اينما يوجهه لا ياتي بخير في, موصولة في جميع المصاحف ث ل ا ث ة م و ص و ل ة ث ل ا ث ة أ خ ر ى م ف ص و ل ة في الشعراء هي س و ر ة الدله م خ ت ل في ا ل ظله ي ا ل أ ح ز ا ب والنساء أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت يجوز اصلها و بعض ا ومصاحف م ف ص و ل ة و م خ ت ل ف ت في المصاحف يجوز ف ي م و ا ف ق ة أ ح د ه ا ل أ ن الشرط و م و ا ف ق ة أ ح د المصاحف لا كلها إ ل ا فيما جمعت عليه المصولات والمقطوعات تصل إ ل ى عشرين ك ل م ة وما رسم َُ بالتاء من الهاءات من القياس فيها مما حدوا ان رسم َُ ب ا ل ه ا ن ع م ة في مواطن أ ح د عشر قطعه و ر ح م ة في س ب ع ة مواطن و ر ح م ة الزخرف بالتزبره لاعرف في, في روم هود كاف ا ل ب ق ر ة سبعة ورحمة مواطن الزخرف ورحمه ربك خير مما يجمعون قِفْ وَرَحْمَةٌ و نمر الا ب ا ت م بسمع ل م ص المكي ح إ ا ا ل الذي يقف عليه بالهاء قف حقا رضا والبصري والكسائي إ ذ ا رسمت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا و م ع ه الحق مكي و ا والراء رمزوا الكسائي ل ب ص ر ي شجره ان شجر تزقوم شجره تزق و م كل ش ج ر ة في ا ل ق ر آ ن م ر ب و ط ة تستاهل ا هذه المضافه ل ش ج ر ة الزقوم لان ش ج ر ة الزقوم د ن ارجعنا أ لسيدنا ي ز و ر و ن د ك ز الحد نعم يحس بالجذاب ل أ اصغر و خ ي ر ي شم شم وخامه تزيج ا ل ش ج ر ة خ ا ص ة تنبت في أ ص ل الجحيم كان رؤس و الشياطين وانما الشجرة الشجرة يستنبت لثمرته ي والثمره ن ز ق و م ت مره ما يتصوروا من حمضه ل ا ن و ا ع وحاجه, وحاجة والوان من ثمار المره ولكن اللغويين عندنا يقول أ م ر سهل بسيط أ ن تاء ا ل ت ا ن ي ت لها فيها ل غ ة ل غ ة أ ن أ ص ل ه ا تاء و إ ن م ا يوقف عليها ب ا ل ه ا في الوقف فقط ب ت ا ل ي أ ن ه ا توصل به فليس قال على ل غ ة الوصل أ و على أ ن أ ص ل ه ا تاء و ا ل ه ا أ بدل منها إذن كانت النحوي تخريج فمن قبل هذا و ذ المهم ك ان ترسم للتاء في ش ز ا ر ه هذا العلم رسم للتاء شجره في المصحف ب ت ا ئ ه مبسوطه اثبتها على م د ه ب النحاه أ و على م د ه ب الرعاه ج م ع راع يعني ي حافظ للسر لسره ل و الذي أ د ر ك ه كل شيء ش ي ء س ر اخر سير ن هو أ د ك ه م اين ذ ا ب ق ا ا بفصل ل و ص ل م ا ع ن د ن ا التقسيم في ايها الفصول عندنا هي البدل والحدف الحدف أحيانا الحدفات التي سيكونوا طريفا عندنا يا إلى بخصوص وأشير في أ عرض كثيرة في الثقلان ق ولم ت ح د إلا ثلاثة الهاء ويا أيها في ف موض و ا د خ وأيها مع النور والرحمن ا مع ر في ق ن ا حملا أ ه ا الثقلان في س و ر ة الرحمن أ ي ه ا المؤمنون لعلكم تفلحون قالوا يا أ ي ه ا الساحر لا كما في أنه لا ترصبوا بها اجابته م ا على مراد الوصي ل أ ه وهذا ا الساحر الآن نقول الألف ألف آخر تعرف موضوع ماذا حجف في عندنا من ا ل ق ر ا ء من يقف عليها بالالف ولو كانت محذوفه ا ل ر س ولكن معظم ا ل ق ر ا ء يقفون عليها كما هي ق وتوبوا, وتوبوا الى الله جميعا أ ي ه ا المؤمنون وتوبوا إ لا ى ل ل ه ج م ي عاصم أيها لا ا ع ولا نافع ولا رافقنا حمنا م ل ك س ا ء والبصري هم الذين يقفون بالالف ايها لو كنت تقراه ل ل ب ص ر ي و ت ق ر أ لي ا ل ك س ا ئ ي اما الخمس ا ل ب ا ق و هذا كلهم تقرا ي ل يقصد ل ايها ل ت س ن ف ب ا ل ر س م ثم ت ص لكم ص ي ه ثم ي المقصود لذاته و منازل المعاني فهناك وقف يقصد للفهم و أ خ ر للتعريف بالرسم و ت ا ل ت لرفع الوهم قد يكون ملبسا في مواضع فتقف لرفع وهم ما في مثل مسائل معينه ا س ي د ه ا ت ا ب ع إ ذ ن هذه الموضوعات الكبرى لعالم ل م ر س سيدة من موضوعات الرسم الوقوف على الزيادات ولكن عند من عند من ي ح د ف ه ا اصلا ً مثلا ً سيدنا ح م ز ة ا ق ر أ لم يتسن وانظر إ ل ى حميرك أ و حمارك حمارك لم يتسنه لو وقف وقف على ر ا س ل ولكن لو وصل وصل ب إ س ق ا ط هذا السكت فتكون عنده في الوصل من باب الزوائد <تصفيق> لا, لا, لا ت س ن ا وانظر اليه و كل شيء كيف نفسها ن ف س وصل اثبات الهه حفص اثبات ا ل ه ا ه س ل ط ا ن ي ة كتابيه ه ن ا ك مذهب ليعقوب الحضراميه في إ س ق ا ص ي ج ي كلها في باب ا ل و ص ل أ م ا المعظم على اثباتها وقفا و و ص ل ا لكن لو حدثها اصلا تكون عنده من باب الزيادات فيتركها في الرسم ثم يضع عند فوقها داره ا ل ا س ن نعم ق ت ا أسر تكسر. مقتده أبدا ولي تقول تكسر مقتده عندنا هاء لأن الشكت ل ا ز م ة البناء بسكونها وتحريكها لحن الا في مريض واحد ر ه نعم سيدة زواج <تصفيق> ذبح اخر ذبح اخر ليس في الرسمات زوائد الرسم غير زوائد ا ل ع ر ب ي ة مثلا عندنا أحروف المعنى حروف المعاني من في الى اخر منها ما يكون مزيدا في الكلام أ ي لو قدرنا إ س ق ط ه لاستقام لا أ ص ل الكلام لا كماله ل أ ن ا ل ل ل غ ة ا ب ل ا غ ة تتصل بهذا الزائد لا كماله أ ص ل المعنى ما منكم من أ ح د عنه ح د ما م ن من ك م م أحد ا منكم أ ح د فمن هنا ز ا ئ د و أ ح د هنا حاجزين ما, ما منكم حاجزين من احد ويقول ع ر ولكن ه ذ ا الزائده ت أ د ب ن ا مع ا ل ق ر آ ن نقول صلاه في ا ل ب ا ي في نفي ا ل ك ف ا ي ة أ ل ي س الله بكاف عبده ق ر أ يعني عرف ليس فعل ماضي اخواتي كان ينصب ل ا س م ويرفعه الاسم وينصب ا ل خ ب ء الله ف ع ل مرفوع على التعظيم ب الباء زائده ا ل خ ب ر ز ا ئ د ة اعرابا هي عين الكلام أ ص ل الكلام لو س ا ق ط ف ق ل أ ل ي س الله كافيا هذا الاصل ب ا ز ا ئ د ة و ك ا ف خبر ليس مجرور لفظا、بالله. منصوب محلا ا هذا والبعرف المسألة زائدة ولا تعتمد قول الزيادة في الكتاب هذا وفي منصوب ولكن نقول قول يعرف في محل تعتمد ب هذه د ت و إ ل ا مراد ب ز ي ا د ة هذا اطلاق فني المعنى, المعنى يستقيم بدونه أ ص ل المعنى أ م ا بلغته فهي مورده وكثير من ا ل أ ط ر و ح ا ت التي كتبت غير في حروف ا ل ز ي ا د ة ودلالتها وبلاغتها ب لابد يبيدي أصل إلى من نعم نعم نعم, نعم. آه. هذه مما اختلفت فيها مصاحف ا ل أ م ص ا ر ب ا ل ز ي ا د ة والنقص واحتلتوا شوشه عليكم هذه فيها س ت ة كلمات في ا ل ق ر آ ن كله المصاحف ا ل أ و ل ى ا ل خ م س ة التي س ت ن س خ ت من مصحف ا ل إ م ا م ب ق ل م الكتبه روحي في إ ر ص ا ل ا ل ج ه ة ز ي ا د ة أ ح ر ف م ع ي ن ة علما ب أ ن الذي تقدمها ق ر ا ء ة فلان قراءه المكي ي ق ر أ في ز و ر ة ا ل ج و ب تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم و ممن ن حولكم ت من الأول م حزب إ ن م السبيل هيت تحتها الأنهار تم تجري الأول الكل يقرأ تجري ولا نظير لا فقراء من تحتهم ومن تحتهم إ ل ا هذه جريت تحتها هو ي ق ر أ من تحتها في المصحف م ك ة في أ ص ل المصحف النسخه ا ل م ر س ل ة فيها ز ي ا د ة من ر ع ا ي ة ل ق ر ا ء ة ل ق ر الذي ء ة ا سبقت إ ل ى هذه ا ل ج ه ة و ا ل ك ل م ة ا ل س ت ت ح ت ل يشوشها عليكم من وهو والواو والفاء زيدني وهذه إ ن شاء الله ك ل م ة سته نظمتها لكم حتى ح تخرجوا ى ت من هذه ا ل إ ش ك ا ل ي فيها اكتبوا نظم、كتب. اكتب يا طالب العلم اكتب واحروف قد, قد فرقت في المنتسخ من المصاحف ل أ م ر قد رسخ و أ م ر ان هناك قراءه عليه وهي بالحصر وطرح البدل ا ي سته لا غير فحقق, فحقق تفضلي واو نحواش وسارعوا الى م غ ف ي ن ت سارعوا قال وسارع الواو مكي كوفي عراقيته في العقيد واو وبا واو وبا ومن وهاء تشتهيه وفيها ما تشتهي الانفس وليست في مصحفه التي سبقت بها سبقت لك وو وباء باء وبالزبر وبالكتاب المنير لا هذه ما فيها ا ز ي ا د ة لا الشام يقراها أ ل والزبر ك ب ي الاولى و ت ف ن ا بالكتاب والزبر وبالزب ب بالزبر والكتاب ب المنير فيها ا ل ب ا م س ن هذه ا ل ت ي ق ل ن ا ل ك م من ت ح ت وانما توفون ش ت الا عمره عملت وما عملته ايديهم هذا عايش والفا وهو, والفا وهو اي الحديد تحتويه س و ر ة الحديد فيها هو والفا فيقول فبما كسبت أ ي د ي ك م في ا ل ش و ر ة ويعفو عن ك ث ي ف ي ز ي ا د ة الفا و أ ح ر ف قد فرقت في المنتسخ س خ أي في ا ل ن من ا ل لأمري قد وهي بالحصر البجل م ص ا ح وطرح ف رسخ قد وهي س ت ة لا غير ف ح ق ت ف ض ل ي وون وباو م ن ويا ك ت شيء ت ه ه والفوهو الحديد أي تحتوي كيف ت ف ي ك ل أ ن المصاحف لا تعتبر أ ص و ل ا أ و ل ى اصول ت و ا ن ي موضعت ل ق ر أ الناس بها لحسم الخلاف حين يكون في ا ل أ س ا ن د ا ل ق ر ا ئ ي ة أ م ا المعول ا ل أ و ل على ا ل ر و ا ي ة و ا ل إ س ن ا د و ت ش ي خ المشيخات ه ذ ه الاحتراس فلم تنقطع ا ذ ن المكيين م ق ر أ باسناده على مشيخته م ش ي خ ة انتهت ل ر و ا ي ة المكيين وفيها المصحف والقراءه سابقه ا إلى ع عزمان لم ناشي هنا القرآن يكن قبل قرأ إ ذ ا القراءه سابقه <تصفيق> كيف هذا, بل... هذا تقسم علينا و كل قران هذا ما... ما حضرت قصة كل واحد ن... نقرر له ح ق ي ق ة و ا ح د ة كل هذه ادرجت في المصاحف ل ن ا م ق ر ؤ ء بها وفرقت ولم تجمع حتى لا ن ولو... يمكن جمعها لاحظت و لا حطل... وإلا... إلا باستعمال بي... الهامش دي لنا هو... إما دخل في لا توجد في ن س خ ة أ خ ر ى وهذا لا يمكن لانه المرض بها هو ارسالها إ ل ى جهات من الامثار بعينها وهذا وظيفة لذلك العمل عمل ما جدا لا تعد تقدرون عمل اللجنة إلا يزيدك شوية و ط ل ب العلم أيضا فعلا كنت تقدمت ب ق ض ي ة ت ع ر ي ف علم من علوم الرسم إ ض ا ف ة إ ل ى علم الرسم علم ا ل ن ق ط وعلم التعليل ثلاث علوم اذن ن ش أ فهذا تعليم علم التعليل هناك م ذ ه ب ا مذهب و ن يعلل و ا على مذهب النحاه والمذهب يعلل بمشرب ن اخر وعليه الإبريز إذا اقتنئ فقر تأخر اخم ل علم ش ر ودفع ه و ب ا ان يمكن يدفع ص ح به مشربه قد أسيدي علم, تعليل, الرسم علم به تعليل ما بالمصحفي من صور المرسوم من مخالفي علم ع ل به ت ل ما ب ا ل م من صور المرسوم من مخالف ص صور ح ف ي ل ب غ ة كما أ ف ا د الداني بلغه كما أ ف ا د الداني أ و لمعان خدها عن عنواني خدها عن العنوان فاول ل كرسمهم على مراد وصل إ م ا ل ه وتفخيم يراد أ و لفروق أ و مراد وقف ي أ و ل أ ص ا ل ه في علم الصرف و الثاني مدام الديو... صاحب العنوان و الثاني ك ا ل خ ل في ب ل ف ظ ا ت الميعاد و الزيد في ه ب أ ي د كل الاعتقاد و الحد في ف ه يمحو ل س ر ع ة النفاذ و مثله و يدعو ما له نفاذ هذه و في مدى بن نحاة ورسمت للهمزة على أ ن ه ا فرق بين أ ي د ي التي ج ا ر ح ة وبين أ ي د ي التي هي ق و ة الله التي بنت السماء السماء بنيناها ب أ ي د فصح أ ن الياء عنده من قسم البطون أ ي ما لا يدرك ومن قسم ما لا يدرك أن ساريا كالملك و م ز ي ا د ة فيه ح ر ي ة بالتبوت ل أ ن ه أ ح ق بالتبوت فبناء السماء على هذا النحو من ا ل ت م ا س ح والحبك من س م ا ي د ا ت الحبك يعني حري ب أ ن يكون أ ج د ر ب ا ل ز ي ا د ة تنويا على اليد الجارحه التي ب ن ي بها الناس حضارتهم وقمرهم وبيوتهم فهناك فرق وقيل إ ن م ا هو فرق بين أ ي د التي ي جمع يد وبين أ ي د التي ي مصدر ايد ايد ا فهي من المصادر هذا يد المدابول اللغوي ولكنه يتستر وراء هذه المساله أ ل ل ة و م س أ أ ل ة ن يترجع إلى قضية صافي وضعت إلى الأمز لأنه قبلها الكسر صلكم صورة قوة تكتبها لم بعج سيدي وما عندك, ما عندك سجل, سجل ن نعم سجل نعم سجل علم م س ن ع به تعليل ما بالمصحفي من صور المرصوف من مخالفي ب ل غ ة كما أ ف ا د الداني أ و ل م ع ا ن خداع ن عنواني ف أ و ل ك ر س م ه م على مراد وصل أ م ا ن ة وتفخيم يراد الى هناك أ و لفروق أ و مراد وقفي و ل أ ص ا ل ه في علم الصرف والثاني ك ا ل خ ل ف بلفظه الميعاد ولو توعدتم اختلفتم في الميعاد كنا ب ن ك م س ل ف والزيد في ب أ ي د قل الاعتقاد النادر ياد ق و ة الله و ا ل ح د ف في يمحو الله ا ل ب ط ي ب س ر ع ة النفال فدير فعله ومثله ويدعو ما له نفال لا ليس هناك ن ه ا ي ة ل ج ز ع ا ل إ ن س ا ن حين يدعو بالشر واقم ل ط ر و أ الدنيا يا رب ا ل س ا ع ة و ا ل آ ن طوفان و ا ل آ ن الجنون فنون وبعد كيف نتعامل مع المصحف المرسول ب أ ق ل ا م ا ل ص ح ا ب م الله تعالى يقول في صحوفه مكرمه وي ه متضمن ة لكلامه ومكتوب الكلام تجل من تجليات الوحي الله أ ك ب ر ق ل ن ا م ق ر ؤ ب ا ل أ ل س ن ة محفوظ في ا ل ص د و ر مرسوم في ا ل م ص ا ح ف هذه تجليات ت ق و ن ب ح س ب ه فلا بد من تكريمها وتطيبها ورفعها والامتناع كل ما يخل بهذه ا ل أ ص و ل في التعامل معها حتى الكتابه قبل ا ل ع ل م ي ي ت أ د ب فلا يكتب ا ل ق ر آ ن م ش ق ولا ت ع و ي ر يعور ذ ك العيون العين والصاد والميم كنا نقول, كنا نقول من قبل كنا نقول ان نكتب كان الشيخ يقول نور, نور, نور و لا ت يمكن ان ل يكون هناك و و ر س ط ه موسى ا ش ي ا و ذ اخرى بقية و ا ل م ش ق هو أ ن ت ك ت و ن ه ن ا ل ل ت ع ي ق ل ا ت ح ق ي ق ا ء اخرى لا ك يمكن ا على بعض و ت د م ج ه ا ا ل أ ص ل ف ي ا ل م ش ق وهو السرعه ا ل م ف ر ز ي ة إ ل ى التركيب والخلط وحتى في الحديث فيه ا ل ن ا ي عن المشق والخطه حقق لا تعلق تمشقي و ولا بلا معدرات ي ن تدقيق وترقيق ا ل وتصغير الكلمات من هي ونعمه لذلك جاء ا ل أ م ر بتفخيم ا ل ق ر آ ن حتى في كتابته ت ن و ي ر ه ت ج ا و ز المشق فيه تكون أ و ض ا ع ه ج ي د ة ورقه راق ي ح ت جوز اهل العلم تفضيض غلافه الامام مالك رحمه الله سئله هل يجوز ت فخرج ض ي مصحفه له مصحفا عن جده ا ل ع ل ى م ف ض د ا ل د ف ت ي ن أ م ا تحليته بالدال فقال ل خ ص ه بالنساء لان ل و م جواز لاستعمال ا ل ه ا ب والدخول فيه وجوز اهل العلم حتى تقبيله تكريما وروعا ع ك ر ي م ا أ ن ه كان يقبله و إ ن م ا توقف العزيز بن عم سلم قال لي ان ا ل ق ي ا س في مثل التقبيل الحجري هذا ا ل أ م ر تعبدي و لا يقاس عليه ولكن هل يسلم له أ ن التقبيل هذا فقط تعبدي و ولا تكريمي إ ذ ا عرفنا أ ن ه لعله التكريم جاز القياس عليه لان التعبدي و ما لم يدرا وجهه مطلقه تعبدي و الخالي عن إ د ر ا ك الوجه فلو قلت ل ن وجهنا هو التكريم وفهمت أ ن التكريم جاز أمر بسيط. الرأي ولا لا قل يجوز اقتراحه مكرمة ليس حيث توضع النعال احتقى لا ا ا ل ق س يجوز ليس ابدا مد الرجل اليه أ و ي ن أ ن ت من الكتاب لا تعرف م ا ه اذا قلت لك المصحف أ ف ض ل أ م السماوات والارض و النبي ومن معه م س و ئ م ن ع م ا تقول مصحف ا ل ق ر آ ن أ ف ض ل من السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهن كلام الله يرجع لصفته وهي عاليه كذاته ولكن نحن لما قصرت صفتنا ب ل ق ر ا ك س ا ئ ر المكتومه و س و ئ ن لازم قبول ضعوه في و ر ا ء ثم ي ط ر ح ه ارضا ومن ثم تجد أ ن ه محروم و م س د و د الطرق عليه لا يشر له حفظه ولقد انه عدم ا ل أ د ب من أ ن تدخل وانت فقد الادب مع الله جاء بروايات م ت ع د د ة على أ ن ه ي عددا ن ي ع من, من من غفر له بسبب تنوير البسمله نظروا كتاب المصاحب ت المعاشدة م إ في وبالرواياته في بابه وفنه أن, عمر أن عمر أحد كتب إليه ووصل الصين له المصاحب رواية ووصل المسوء إليه غيره إبراز قال فضرب قال لم ضربك ه قال ضربني في السين إ ذ ا لم ت ت أ د ب معك ا ل ق ر آ ن في ك ت ا ب ت ي البسمله ف ل ت ت أ د ب مع أ م ي ر ك ا ت متتادب مع المصحف ضربه في السين ضربه ا ل آ ن في السين أ و الشين أ و في حروب المعجم كلها إيه. إيه. ما ينفك معك إ ل ا كنت ن ا م أ و لا تناموا نعم جيد. جيد لكن الذي ق ر أ ه ابتداء وهو غير د ا ل بمعنى المصحف هذا يكون ض ح ي ة ل أ ن ه ب د أ بما ينبغي ت أ خ ر ه لان العلوم ا لا ق وأنت ت درج ف تعرف الموافقة تعرف ف الأحكام لا الأصل لا ا ا ل أو م و ق هل الكتب ا ت م وهذه س ط ة في عين ن م الكتب ا المتوسطه قلنا العنو ا العنو والبعض وقال ي فيها ك ا ومتعلن ع في علمنا ا ف ه م ل م ص ا الخاصة التي ح ف أ و ر د ه ا بعد ت ر ت ي ب ا ت ه ا أو أ تذكر بعد خ ب ا ر ه تهمنا ا إذا اتصرت أشانيد لأن لأن الناس على الشد لنعرف أحرص لنحن نحن على وفي ل ك ن أن ن مغير ر ق المصاحف الأصول ا ل ت جمعوا ع ل ي هذا ا و م التي تعتبروا كتابه ج م عليكم ا شوش في ذ المصاحف ك ت ا ا ب ل مصحف ي ن س ب إ ل ى عبد الله بن مسعود وفيه فروق بسيطه فان فاؤوا فيهن ف إ ن الله غفور رحيم ف... وف... ف... ومن يكرهن فان الله من ب ع د يكرههن غفور لهن رحيم لهن غير من قبيل التفسير. قالوا ب ي ل ت ف س ي ر ق ا ل هذه هدع مصحف وليست روايه ما كان يقرؤ بهذا المصحف هذه مذكرات شخصيه ككتاب المذكره الذي جمعوا فيها حديث تجمع تأويل تجمع كل شيء معها ولذلك قالوا من اعتمد مصحفا ه في اسقاط معودتين معودا كان يحفظهما أ فلا حاجه الا ل ان يعيدهم التحليل الذي ل يسمي قد ب ض ا م ع ن ولكن يقول و عليه قل رسع ابن م ما ل ابن س ع و د أ ح د ح ف ظ ه ت إليه أساند م الإقراء ا ل ك و ف ي و ر و ي ت ه هذه ا ل م فمن ص ح ف ة عنه هو فمن فمن إ ذ ن نحكم مصحفه الذي لم يقرئ به ولا قراءته التي اقرا بها وتواترت عنه عاصم إ ل ي ه انتهي و ح م ز ة إ ل ي ه انتهي والكيس اليه انتهي نترك قراءته هذه ا ل م ت و ت ر ه س م ع ا وقولا سيد وردا في كتاب اسمه مصحف من ر و ا ي ة أ ن مصحفه وذكرها المصحف الفلاني ت ن بعينها الله فتنتها فلنتملك شيء هذا كان لا ه يقصد ل ف ت ن ة و يجوز ر ي السيدي ي د ه ا نعم تداوله لما ذ ا ل أ ن ه خالف ا ل إ ج م ا ع ه في رسم ا ل م ص ح ف و إ ن كانت جاءت ا ل ر و ا ي ة بالوصل ق ر ا ء ة لا ر س م ا ف ح م ز ة ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن من أ و ل ه الى آ خ ر ه على أ ن ه ص و ر ة و ا ح د ة هذا عنده قال الصاصبي قل الفحمزة. ولماذا ترك هنا؟ ماشي لأنه عنده لا ل و ي بسنة هذا البسم وصل لاجل بيان اواخر الصور ولذلك قال ت ع ا ب ى فصاحه لان ن ي د أ الفنا الوقف على اواخر الكلم احيانا ً تضنها س و ا ك إ ان شانئك هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم لو وصلت هو الابتر قل فتضم وفيها المفجوع وفيها المقفوض وفيها فتتعلم الاعراب ووصلك بين الصورتين فصاحه لذلك قال ابن ا ل بر رحمه الله اسكت يسيرا تحضر بالصواب او صله مبين فإنم الاعراب فإنما في كل نعم الله إنه خلف الإجماع فنرده يفتح لمخالفات أخرى فقط فتح لتبين البسمانة متيقين انه يضيرنا, يضيرنا ولكن انه ينبال انه انسان يبدأ من يتلأخون بمذهب الاجماع ثم جمهوركم الصلة الاعراب ولا القارئ هذا لا يتداول الباب اخرى لا يتعلق كل يذل شيء يبدأ صغير وهو وخالف الاسدانا ت خ ا لماذا ف ج ه و ر ل ل ل م م م س ي يا أخي ن ا أو ي ك تكون ب البسم براء الله في فتحة الراجع شده ب ا م شده في النار لا لشيء قل له ي السبب لا تجيب ستي السبب نعم ستي. كل د خ ل ك هنا في ع ق ا ئ ق الناس أ ي شيء ادخلك في ضمائر الناس、وبواعد. هذا يعتبر ت س ا ؤ ل علمي تبع معي. انت ايش مستواك في العلم ت ق لا ل تكن و أبدا رائدك في التساؤل هو ا ل أ س ئ ل ة تطرحها على الضمائر والبواعث ق ر أ ما يوصل إ ل ي ك رأى إ م ا م في السنه ة ا ي ن إ م ابي م في السنة ن أ ب داود دا. تعالوا صاحب أنه السنة ابنه هذا أيها وكتابه في المصاحف نعم انتبه ع م شوف、كتابه. شوف يركزنا و عليه ونحن نركز عليهم وعليه وتركيزنا عليهم كلنا بحسب هذا منا ولكن نحن افهمه خيرا منهم、اه. وانا افهمتك المصاحف التي شوجوا بها لا ر و ا ي ة لها مسنده و حي و أ ص ح ا ب ه ا الذين ن ش ب ت إ ل ي ه م لهم روايات م و ا ز ي ة لهذا ت ب ت ت قراءه الناس ء ة ا عنهم من خلالها وهي المرجع الان ن نحن م م ر ع ا المصح العقدة في الغرب في المسترقين عن عقدة كتابية تقافتهم كتابية لا قال تعالى من كتاب الله الله الكتاب لا الحفظ حفظوا الكتاب ولكن لأن وكل إليم ولذلك لهم عنهم بمستحفظه حفظ واحد شفوية وأجيب من عقدة في في كتابه يحفظوا、الكتابة. أحباجه الآن فضلا ً على أ ن ينشر وحن ا ل ح م د ل ل ه ت أ ت ي لطفل صغير تيسير ش هو وما ا ي ي ت ن هو زال يلعب في الطريق ولقد يفهموا وعاد يكونوا القرآن للذكر فهل من سر التسير مش هل من طالب يعمل هل من عند آية التسير فلذلك لا يعني الزوابع التي يقف مدكرين يصرنا في آية في الفناجين في سر صغاراً من من من عند فنجان أمام هذا مش زوبعة هذه الشبهات م س ر خ ي ن اجابه م تكون ا ل ز و ع ة في, في ك أ س هذه الزوجه التي تحرك الرماد ل ظن تحرك الرجال تبوتونه وتمشي دائما تمشي له ف م ن الذين في قلوبهم زيغ مستعد للزيغ فيتبعون ما تشابه يجمعونه ويريدونه ويقتصرون عليه وينسوا المحكم الذي يمتلوا لاحب ل من الطريق ما منها ليس منهج هذا ف ل ذ ل يا رجاء ان شاء الله عليكم ا ل ج م ا ع ة و ه ذ ه الكلمة بسيطة ليس على ي ك م بالجمهور ل ع مقسم يقول عليكم بالجمهور يعني جمهور المشروبات ا ل ر و ح ي ة جماعة لذلك الحمد لله معظم ماك عليه الجماعه ة لا تمشي للشذوذ وتقول انا ع ل ى ا ل تحقق ل أ ن هناك من جعل الله في ط ي ن ت ي نزوعا إلي انا ل ت ج أكون مثلك في ل ت ج د د أنا. أنا عندي توب خاص وعندي ا م ا م خ ا ص ة و أ م ش ي م ش ي ة خ ا ص ة وانا من السابقين لا اتاري أحب أن أكون م اليمين ز تواضع و لله م أحسن ق و ل انا م د ع إلى الله و ع ما ل ص ل ح ا و ق ان ل إ ن من ي اكون ل ل م س ا ح د م ه منه م ج م ل ت و د ع و إ ل ى الله ق م ة في المقصد والعمل الصالح ق م ة في التناغم مع المقصد الدعاوي تدعو إ ل ى الله و أ ن ت مع الله فعلا وعمل صالح ث م التواضع الجم وقال أ ن ا واحد منكم لست م ت و ز ي ن لا ب د ع و ة ولا يسالك واحد منكم من أ ح س ن هذا جيش ما عندنا جيش نفيون بمعنى النفي لا هذا يحسون ويرتقي عليه و ق م ة ا ل أ ن ب ي ا ء ش و في ك ف في نبي دعوته العاليه وتطابقه مع الحق الذي يدعو اليه يقول أ ن ا م ن امراه ت أ ك ل القتيل ويقول في سجوده رب قني ي عذابك يوم ت ب ع ت و ع ب ا ز ك عذابك قيني م ج ر د ويقاية عذاب من يطلبوها ويقول استغفر الله بعد كل ع ب ا د ة ا س ت ش ع ا ر للتقصير في جنب العلي القدير فماذا نحن صنعون بهذه الكبرياء باسم التدين مرض أ و هذا اللون ملو الاستعجال أ و الخوف من مثل هؤلاء لا شيء يحركنا مثل هذه ا ل ا ش ي ء ولكن أ خ ا ف حين يضيع العلم وتنسى ا ل أ ص و ل وتمتهن المقدسات ويساء فهم المناهج ويدموا الاعلام ل أ الذين هم ق ا د ة هذا الركب المبارك ساعدها الكل آ خ ر قمله في الدنيا تدخل عليكم سيدا العالم ا ل أ ب ي ض اقتلوا الجميع لفقدان ا ل م ن ا ع ة ا ل م ت م ت ل ة في هذه المعاني نعم سيتي ذكروني بقي بقي شيئا تتعلق بهذه ا ل م ح ط ة من محطه علوم ا ل ق ر آ ن قول س ل ش ي حديث فيه ض ع ف فيه ض ع ف لم ي ص ح لم يصح إ ل ي ه ولكن معناه صحيح في أ د ب ا ل ك ت ا ب ة في أ د ب ا ل ك ت ا ب ة صحيح أ ن هو ت ج ا و ز هو التحقيق, معنى التحقيق عندنا تقويم اليد وتقويم الفم تقول تقويم ل الأعلى ل بعض ا الفم وتقويم القلم فمك قوم أ د ا ء ك بالجويد وقوم قلمك ب ر ع ا ي ة هذه القواعد من التحقيق كما تطلب بالتحقيق في الجويد ومقامه ما الرسم وكما أيضا بالتحقيق تطلب في و جميل الرسم ك تكون ت التي ا فيها ب و ن م ة للكتابة الله أكبر. وتعلمون أكبر بحضر قصة إ ل ا أحد الغربي حرف الغربية كان رجل يحترف بالفن التشكيلي وفي مؤتمر التقى ف ي بتشكيلي العرب بل له عروضهم وفيها الحرف هذا له يشتغله هو الحرف قال ما أبدا الحرف أوضاع على فخذ يمنعك العربي ثم خطر له أ ن يبحث عن أ ق د م نص كتب بالحرف العربي ف ق ا ل له لن تجده إ ل ا في ا ل أ ص و ل التي كتبت المصاحف ح ف ق ل القديمة فوجد خطا مكتوبا ولا اراه ل ا مكتوبا بخط أ ح د الربانيين قال فلفست ج م ل ة أ ر ا د ان يعيدها ليبرزها على ا ل ر ي س ا ل ف ن ي ة قال ف أ خ ذ ه ا فكتبها وعشقها لمجرد صورته ا ل ف ن ي ة ثم قال وين أ ن ا داهل ما ألم معناج الكرباش أشأل عن قال عن فطلب المصحف المترجم ك ذ الى إ أ ن وصل إ ل ي ه ا فقابل ف إ ذ ا معناها ووقف عليه كل شيء هالك إ ل ا وجهه أ رد وجهه من الله ك ل هالك والباقي الله ترجمه عن ا ل ص و ر ة قال فوضع القلم وبكى قال هذا الذي في هذه الجملة هو نفس الشيء الذي يحسه كل شيء س ي ف ن ا يحس, يحس ب ي ن ا ل أ ش ي ا ء تتلاشى فكان د و ق ه الفني ان هناك الناس في الفنون يحجبون بالظواهر عن ا ل أ س ر ا ر وهناك الموفقون ينفذون من خلال الظواهر او م ا خ ل ا مبارسة هذا الجمال السوري ل بل لأن م ع ق د ه جمال موطني فالمنتهي ا ل س ر ق إذن هذا انعكاس لسر في باطن ا ل آ ي ة جمال الايه آ آ ي في ة إذن م ر ه هل ا ذ نناقش ابن البنة ونناقش ل ل ا هذا أن إسراق المعنى ه أن في سورة ا ل مراها و ف في ل ت ن ا ق سورة وهو ولا فهم هذا كله بعيد عن هنفهم فكان هذا قائد فكان نقلم الفصحى الصحف كله كله ويقول ف ه م كله و ي سقطت على ض ل ت ي وتسدد قلمي في م ت ا ب ع ة الفن الذي ترسمه الروح قبل أ ن ترسمه الكلمات فهمت ما شد عني شوية؟ سبحانك الله شهدوا الله ما ومع محمدينك ومع ومن ومن ومن صياتك طاعتك طاعتك طاعتك سبحانك شد شوية عني ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا وامتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا بدما ابقيتنا واجعل الوارثه منا وجعفاؤنا على الله و ر س و ل ا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر امنا ولا ابلغ علمنا ولا تسلطين ب ذ ن ب ن ا من لا يخفك فينا ولا يرحمنا آمين آمين